وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النرف مما بعد إخوة الكرام من المسائل المهمة التي لابد للتعرض لها هي مسألة العذر بالجهل أو مانع من موانع التكفير من هذا المانع هو مانع الجهل هذه نتكلم عنها لا سيما وأنه قد ورد أو قد يعني بارزه في الساحة من لا يقبل بحال من الأحوال الكلام في هذه المسألة أنه هناك عوض بالجهل في أصول الدين ومنهم من يرى بأن المسألة خلافية وقد ذهب الجمهور إلى العوض بالجهل ومنهم من يرى بأن الجهل ليس عارضا من العوارض ولا منع من موانع التكفير فهي مسألة صراحة فيها ما فيها من الكثير من الكلام والمسألة تحتاج إلى تطقيق نظر وتفصيل وأيضا بإنصاف تنظر في كلام الأئمة الحق بأن الأرض الصلبة التي نقف عندها في هذا الباب هي الأدلة يعني مصرح الفصل في الخطاب هو الأدلة وليس كلام العلماء يعني كثير ممن يخالف ينقل نقلا كثيرا كثيرا كثيرا عن العلماء ويجيش ديوشا عن العلماء في هذه المسألة وكلام العلماء يستأنس به ويستدل له لا يستدل به كلام العالماء يستأنس به ويستدل له لا يستدل به وفاصل الخطاب في هذا البال الأدلة. الأدلة هي فاصل خطاب وطبعا نحن في إعواز شديد إلى فهم العلماء لهذه الأدلة فهذا الذي يمكن أن نتكلم عنه بأننا لو جايشنا بيوش لكلام العلماء في, في إطار فهمهم لهذه الأدلة أولا كان لزاما أن نعرج على المسألة المهمة المسألة خطر التكثير وخطر الوقوع في هذا الباب وأيضا لا يقال خطر التكثير بمعناها أنك, أنك يعني تنقبض عن هذه المسألة ولا تتكلم فيها بحال ما هو لا غلوب ولا ولا جفوه يعني من كفره الله ده لفعلات وأنت التورع وتقول لا أكفره أن المشكلة أنك استقع في نفس هذه الحفرة التي ستحترق بها لأن من لم يكفر الكافر الذي ظهر كفره وثابت بالدليل الشرائي كفره يكفر يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر القعدة التي تمطط وترى كثيرا من من يتمسك بها إما غلوا وإما جفوه ولكن الضابط الذي ينضبط به الأمر من لم يكفر الكافر الذي دل الدليل الظاهر الباهر الشرعي على كفر فهو كفر لأنه بذلك يكذب يكذب من شرع ذلك يكذب من قال بكفر يعني كالذين يقولون بأن أبي طالب ليس بكفر وطبعا نحن لا نقول بأن هؤلاء كفروا لأن هؤلاء يأتون بأدلة تضبط عدم الكفر يعني هم شبه عندهم بعدم كفر أبي طالب وأنه في الجنة لأنه كافر لليتيم كما سنوين الغرض المسألة مسألة خطيرة جدا ومسألة من الأهمية بمكان ومسألة لطالما تكلمنا أيضا فيها وتوسعنا فيها في هذا الباب لكننا اليوم إن شاء الله سنقف على بعض الدوابط وبعض الأذلة ثم الكلام على عارض الجهل هل عارض الجهل من العوارض أم لا يعني هو من عارض الأهلية أم لا هل هو مانع من موانع التكفير أم لا نتكلم فيه ونأخذ بك بكلام الجمهور ونبر ونبرز الأدلة التي عندهم ثم نبين بعد ذلك في كلام الذين يتبنونها خلال ذلك ولسيما أن النقل جاء على جهتين لشيخ محمد عبد الهب رحمة الله عليه نقل عنه أنه يقول بالعذر ونقل عنه أنه لا يقول بالعذر وعلى من الحجاز قاطبة لا يقولونه بمسألة العذر وإن كان هذا الظاهر لكنهم حقا يقولونه المسألة مسألة أيضا تطبيق لا تأصيه وإلا هم يقولون بالعذر من نشأ ببادية بعيدة وأيضا في بعض الأحوال يقولون به لكن هم نظرت لكلامهم تريد أنهم يعذرون بالجهل في مواطن ومواطن أخرى لا يعذرون إذن بقى صارت المسألة مسألة تطبيقية أيضا يعني صارت المسألة مسألة تطبيقية وان كان في الساحة كثير من من تعرض لها من المعاصرين يقول والمسألة خلافية وأخره من شيخ صالح المخيمين يرى أنها مسألة خلافية كالخلاف الفقهي في هذا الباب عامة المسألة الأولى التي نتكلم عنها اليوم والموحث الأول في كلام على التكفير ومع تعريف التكفير وأيضا الخطر خطر التكفير وتبعا نصد الباب تقديم الأهم عن مواجه خطر التكفير عظيم خطر التكفير عظيم به تستحل الدماء به تستحل الأعراض والأموال أيضا يحكم للإنسان في أبواب التعامل معه في الولاء والبراء وغير ذلك من المسائل العظيمة التي ليست بالهينة التكفير خاطر عظيم جليل لا سيما وأنه وأن حق لله إذا لا فعله قد بيّن وسلم وتوعد بعيدا شديدا لمن تجرأ على مثل هذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما من قال لأخيه يا فقد باء بها احدهما يعني الآن إما أن يكون كذلك والا فهو يعني يقع عليه وطبعا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فيها تفصيل لكن الأولى ان نترك المساله على ظاهرها بالإجماد. لأن من كفر أحدا بالاتهاد ومعه آلة الاجتهاد وأخذ بالظواهر وليس في باطن الأمر كذلك لا تحور عليه ولا تكون لا ترجع عليه لكن نقول بأنه يعني هذه المسألة لا يدخل فيها ولا يتكلم فيها إلا الجهاب الذين أتقنوا حتى هذه المسألة فقط لا يتكلم فيها من هذا الباب كما سنبين أنه بد من توفر شروط وانتفاء الموانع قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم وفي الولاي الأخرى قال فإن كان كذلك وإلا حارت عليه قال فإن كان كذلك وإلا فقد حارت عليه يعني رجعت رجعت إليه وهذه مسألة ليست بالهيئة ولذلك قال لعن المؤمن كقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كفوت له والنبي صلى وسلم اشدد انكيره على اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه وايضا اشدد انكيره على المقداد في السؤالين المهمين عندما سئل عندما بعث النبي صلى الله وسلم السريه بالحرقه وعلى وعلى الكافرين ففر كافر من أمام ابن عمر وامام الانصاري فلما تمكن منه قال لا اله الا الله فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاء او قال أسامة بن زيد والأنصري فقال أسامة بن زيد فأخذ بالسيف فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله ما قالها إلا إلا متعوذا وهذه هو كافر أصله الآن لكنه لما ناطق بكلمة التوحيد حكم له بالإسلام لقوله السلام أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ثم تعرض عليه بعد ذلك الشرائع فالأنصري لما قال لا إله سأكف عنه حكم عليه أنه بالإسلام وسامى لما قتله قال له إنسان ما قتلت بعد ما قالها قال يا رسول الله قد قالها متعوذا هنا يأتي تفسير قوله السلام من قال الأخيها كافر وقد بقى بها أحدهما طيب فيها تفسير من هذا لان ابن عمر ما حدث ابن عمر يعني هو لم يحكم باستماع يساره ها انا ما ادري ليش وقته ما يكفي هذا اسامه بن زيد ما حكم باستماع لما قال لا اله الله معنه هو, هو بالتلفظ بلا اله الله فهو من المسلمين فقال من فقال له ما قالها إلا متعوذا قال ما قالها الا متعوذا فلما قال ذلك رضي الله عنه أرضاه قال له نعم سلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة من شدة النكير قال أسامة يعني قد أتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم فالغرض المقصود المسألة ليست بالهيئة والوقوف عليها ووقوف على حفرة من النيران وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة الرجل من بني إسرائيل عندما مر على أخيه وهو يعصي لها لنفعلاء فقال, له فقال له صاحبه يا فلان اتقل الله وكف عن المعاصر فقال خلني وربي ثم مر عليه الثانية والثالثة فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا والذي لا يغفر الله له أبدا هو من هو الكافر فكانه يكفره فقال والله لا يغفر الله لك أبدا فقال النبي السلام قال الله لنفعلاء بعدما جمعهما وقال الله تعالى غاضبا قال الله ذا الفعلاء أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له عذبتك وغفرت له الغرض المقصود بأن الجرأة على إخراج أحد من الإسلام جرأة ستصل بالإنسان إلى الهاوية وإلى التردي وإلى الهلاك فهي حفرة من حفر النيران الأمر الثاني المهم جدا بأن مسألة الكفر والإيمان مسألة شرعية فهي كالأحكام الشرعية مآلها ما إلى الله دل في علا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهي من مسألة الشرعية التي تستوجب الدليل على ذلك فلا يصح لأحد أن يتكلم بكلام هو من حق الله دل في علا فما أنت إلا ناقل أو مسقط الدليل على على من ينطبق عليه الوصف فقط فلذلك لابد من التأني والتروي والنظر الدقيق في هذه المسألة وقد قلت قبل ذلك حتى لا يحسبن أحد وأنت يعني تجعلنا نقول بذلك نكف عن هذه المسألة لا لا تكف لكن خذها بضابطها الشرعي وبدائراتها الشرعية لا تتوسع ولا تضيق على نفسك فتضيع في الحالتين أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب هو الكلام على أن القاعدة عند العلماء الأصولية الفقهية بأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا, إلا بيقين ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين يعني الذي ثبت اسلامه بيقين وإيمانه بيقين لا يمكن زواله إلا, إلا بيقين فلا يجوز بحال من الأحوال أن تجعل الأمور الاحتمالية الحاكمة على مثل هذا الباب ولو ورد الاحتمال ولو واحد في المية يجعلك تكف وتقف معظما الضما لأنه حق من حقوق الله جل في علا لذلك الإمام مالك كان يقول لو رأيت الرجل على تسعة نسعين كفرا على تسعة نسعين كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة الإيمان إحسانا للظن بإيش؟ بالمسلم. هذه طبعا لها تفصيل لها لا يستمسألة على نفس الإجمال لكن لها تفصيل لكن هي الأصل الأصيل في هذا الباب أن ثبت من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا, إلا بيقين <تصفيق> عفوا لذلك العلماء أصلوا أصلا عظيما جدا هو الكلام على الإنكار في الكفر بالمآلات او الكفر باللازم انكرو انكارا عظيما وان هذا ليس من فعل اهل السنه والجماعه هذا من فعل اهل البدعه والضلاله ولازم القول ليس بقول إلا في حاله واحده ايضا لا الترك ولا الرد مجملا ولا القبول مجمله مطلقا ولا ولا الرد مطلقا نقول الكفر باللازم او, أو لازم القول ليس بقول إلا والا ليس الا ان يقر صاحبه بانه قاله إلا أن يلتزم صاحبه به فإن التزم به قلنا انتهى الأمر صار قولا لك لكن لازم القول لا يمكن أن يكون قولا وهذا من أهل السنة أصول من أصول أهل السنة والجماعة وهذه مسألة أيضا كما قلنا من الأهمية بمكان حقيقة الكفر أو حقيقة التكفير الكفر حقيقته التغطير الأصب الكفر التغطير ويقال حتى كفر في المنزيل هو غطى صح هذه بلون زي لكن هو اصلا عربيا التكفير وهي هي التغطيه اصل التكفير تغطيه قول الله يرفع لا اعرف ولا يعجب الكفار بس انا اريد اريد الايه يؤج... انا عايز اريد الايه اصل الايه انا أريد أريد الآية. نص الايه في الحديث هذه فته انت جاي من اول الصفحه كمثل غيث اعجب الكفار نبته جزاك الخير كمثل غيث اعجب الكفار نبته اعجب الكفار نبته يعني اعجب من الزراع ليش يسمى يسمى, يسمى, يسمى بيد التسميه لانه ايه نعم غطى الحب في الأرض الغرض المقصود التغفيره أصارة في اللغة التغطية أما في الشر فهو حقيقته صراحة فيها معاني كثيرة حقيقته لها معاني كثيرة فأصل هذه المعاني الكفر ضد التوحيد الكفر هو ضد التوحيد ده أصل معاني الكفر أصله في اللغة هو ضد التوحيد وقد ياتي بمعنى الكفر يكون ضد النعمه طبعا ضد التوحيد معروف هو هذا الكفر الذي كفر بالله وكفر برسوله أو كفر او جحد بشريعه من شرائع الله جل الكفر ضد ضد التوحيد سواء كان الكفر في الاسماء او الصفات او في الربوبيه او او في الالهيه الكفر ضد التوحيد اللي هو يخرج عن المله الذي يدخل تحت قول الله لا اله الا الله لا يغفر ان يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء الكفر الثاني كفر النعمه الكفر ياتي ضد النعمه وهذا من حديث مسلم يكفرنا فقلنا يكفرنا بالله قال لا يكفرنا شيء النعمه او يكفرنا العشير فهذا كفر النعمه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه سنتان بامتي هما بهم كفر فذكر منها ايه ذكر منها النياح على الميت وهذا كفر أيضا كفر نعمة أو كفر دون كفر إذن الكفر المعنى الشرعي الاستلاحي له كفر ضد النعمة النعمة وأيضا من ذلك الجحود يعني الكفر يسمى جحودا لأنه إذا غطى شيء فقد جحده الذي يغطي شيء جحده وإذا اكترى أن الخسيس يجحد الإحسان ويظهر إيش ويظهر يعني الإحسان من الجميل ويظهر قبيح هذا خسيس الفعل فإذن الجحود أيضا فيه في معنى من معاني الكفر ومن ذلك التبري أيضا في معنى من معاني الكفر هذه المعاني الاستراحية لمسألة الكفر وحقيقة الكفر كما قال ابن حزم وغير ابن حزم حقيقة الكفر هي أن يجحد صفة من صفات الله أو يجحد شرعا من شرائ شرع التي شرعها الله جل في علاء أو واجبا افترضاه الله على عباده أن يجحد ذلك بعد قيام الحج عليه بعد قيام الحج عليه وبلوغ الحق إليه وهذا قوض حزب في الفصل والنحل قال بعد قيام الحجة إليه وبلوغ الحق إليه فهو الآن قال فيه يكفر إما بلسانه أو بقلبه أو بعمله فهنا أشار ابن حزم على ملاحظات في عقيدته تلعب لابد أن تعلم أن حزم أيضا يعني ليس من أهل السنة والجماعة في مسألة العقيدة تماما لكن هنا وافق أهل السنة والجماعة في مقال فجعل الكفر على القول وعلى العمل وعلى الاعتقاد وهذا هو أصل, أص أصل عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة فهم يقولون الكفر يدور ويك... الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد وطبعا كما تعلمون بأن المرجئة دوروا أصلوا الكفر على إيش على الاعتقاد فقط, فقط عندهم الكفر أساطا لعن لو أتى بشيء من كفر أو قول من كفر يبحثون أولا على إيش على الاعتقاد يعني هل يعتقد بذلك أم لا يعتقد بهذا وهذا كلام باطل بل الشرع جاء يبين أن الكفر قد يقع فيه المرء بالقول أو بالعمل أو, أو بالاعتقاد لكن الأمر المهم جدا الذي يعني قد اشار إليه أيضا ابن حزم في هذا القول بعد المسألة الأولى التي وافق فيها أهل سنة الجماعة وهو الكلام على الكف يقع بالقول والاعتقاد وأيضا بالعمل قال بعد قيام الحجة عليه وبلوغ الحق إليه وهنا هذه مسألة يعني عظيمة جدا مسألة إقامة الحجة وايضا. مسألة بلوغ الحق إليه طبعا هذه سنتكلم عنها قريبا لأنها فاصلة أيضا في مسائل الخلاف لأن المسألة في إقامة الحجة هل المسألة في إقامة الحجة البلوغ أم الإقامة مع التبين والتفهيم هذه مسألة من الأهمية المكان وهي التي محور الحوار بأسره في هذا الباب على هذا الأصل لذلك أردت أن أفردها بكلام لكن سأعرج الآن إجمال عند الدخول في الخوض في المسائل في الأدلة نبين هذا الباب عامة ابن حزم أشار إلى أمرين مهمين جليلين عندما تكلم على مسائل التكفير وأشار إلى أنه يقع بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وأشار أيضا لا يكون ذلك منطبقا إلا بعد إقامة الحج عليه وبلوغ الحق إليه لا بد من بلوغ الحق وهذا اتفاق هذا اتفاق بلوغ الحق هذا اتفاق لا خلاف فيه لا خلافة فيها أنه لابد من بلوغ الحق لابد من بلوغ الحق والمسألة الخلافية في مسألة كيفية البلوغ او هل هذا بلغه الحق أنه من بلوغه الحق هذا أيضا مناطق آخر من الخلاف أختار ذراعي لحد أفهم شيء لكن تصدقوني هذه المسألة العزيزة التي فيها تفهم منها ان المسألة التي قالوا فيها أنها من الخلاف أنها ليست ايش. ليست بخلاف لأنها في هذا الباب بأسري عمتا هذا بالنسبة لكلام على حقيقة الكفر حكم الكفر أو حكم التكفير حكم التكفير طبعا لا بد أن نفصل في هذا الباب حتى لا يقال أننا لا من البرجية ولا من الخارج نحن نفر فرارا تاما من أهل البدعة والضلال حكم التكفير أولا نقول الكافر الذي ثبت كفره بالدليل وجب تكفيره بالإجماع ومن لم يفعل يكفر بذلك هذه مسألة عزيزة لابد أن تفهمها عشان تعلم أيضا من يخرج عليك من من الجهلة الذين تصدروا بجهل تام مركب بأنه يعني يقول بأن البوذيين أو يقول الذين ليسوا من المسلمين أنهم يعني البوذي إن غلبت حسناته على سيئاته فإيه قد دخل الجنة غلبت هذا هذه المصيبة كبرى مصيبه كبرى لانه الان الان واقع في في في مهلكه أنا أقول هذا اجماع الكافر الذي ثبت كفره بالدليل الشرعي النص الكتاب الذي ثبت كفره بالدليل الشرعي فلا بد وجوبا اجماعا من تكفيره لا بد من تكفيره الآن بقى ندخل في هذا الباب كابي طالب خلينا في في في, في, في السلامه في هذا الباب اولى كابي طالب ابو طالب كافر. كافر بالنص الصريح كافر بالنص الصريح أم النبي أب النبي عم النبي أب لهب بالنص الصريح قال الله دل في علاه تبت يد أبي لهب وتب لما يأتي بأم تنطع ويقول لا تقرأ هذه الصورة فإنها تحزن النبي صلى سلم هذا عتا أيحزن النبي أن يقرأ الوحي الذي جاءه وآيات تكلم الله بها وهل يرضى النبي إلا, بم بما إلا, إلا بما يرضى به ربه جل في علاء وهل النبي إلا موصل موصل أمين عن ربه جل في علاء هل بل نقول بأنه سلم قد تبرأ من الجميع من أولاء الكفر قد تبرأ وقال إن آل أبي فلان ليس من أولياء وهم من نسب إنما ولي إيش كل مؤمن أو قال كل صالح فإذا أن نقول بأن النبي السلام يحزن من أجل قراءة هذه الصورة هذا ليس جهل مركب هذه مصيبة كبرى أنا لا أريد أحكام لأن نتكلم عنها لكن هنا نقول أبو لهب في النار كافر في النار ومن لم يكفره فهو كافر أبو طالب كافر والذي لا يكفره يكفر فعندعك من الذين يتشبسون ببعض الشبه سنبين حكمهم في هذا المكلمة الذي ظهر له الدليل وأن نفس المسلم حكم بكفر أولا كفره يظهر في أن دخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله في ختام الحوار قال أنه لا يعلو إستي رأسي قال كبرا لا يعلو إستي رأسي وقال أنه مات على ملة عبد المطالب من مات veut Calvin fishing فهو في النار لان م plotted شركية فهو في النار والاسرح من ذلك انه على الكفري ان العباس رضي الله عنه وارضاه جاء نبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك ويناصرك ويقف معك فقال النباس لولا انا لكان في, في درق الاسفل من النار لولا انا لكان في درق الاسفل النار هو في ضحضاح من النار اهو خالد مخلدا فيها خالدا مخلدا فيها هو في ضحضاح من النار في روايه قال يلبس نحلين يغلي بهما دماغه نعوذ بالله من هذا الذنب ولذلك ان يقول يرى أنه أشد الناس عذاب هذا لا يقف على جنب يقف على نحلين من النار ما دخل النار قال لولا انا لكان في الدرك الأسفل من النار فمن لم يكفره فهذا يكفر لانه يكذب ابن من لم يكفره يكفر لانه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بدال وقد حكم الرسول بانه في النار أما الشبهه التي يتمسك, يتمسك بها وتمثل بها من يقول بعدم كفري يقولون بان الرسول قال انا وكافل اليتيم, اليتيم كهاتين ممتاز حبيبي انا وكافل اليتيم كهاتين ناخذ الدليل واحده واحده انا وكافل اليتيم كهاتين يعني في الجنه انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة طيب ممتاز جدا أنت وكافل اليتيم يا رسول الله في الجنه واعظم مكافل هو ها أبو طالب ليش أن أعظم مكفول هو النبي السريب لازم يكون هو فين في الجنة هكذا قلنا أد... يعني دي دلالة لأنكم ته... يعني تلبسون على الناس أصالة هذا الحديث له طوق له دائرة له قيد ممتاز بيش بقى لا يدخل جنة الناس تعالى في درج الأدلة قال الله هذا الحديث أولا في المؤمنين لا في الكافرين فأبو طالب كافر لم, يست... لم يدود إسلام قال الله جلال فعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قف قيد الله تقييدا مهما ليقوى منه هذا كلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن إذن لم يكن مؤمنا لا يقوى منه هذا العمل قال الله عن الكافرين الذي عملوا الحسنات قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورة فجعناها هباء منذورة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابن الجدعان كان, كان يصل الرحم ويخر الضيف ويفعل الخير قال لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم يوم الدين وأيضا قال لا يدخل الجنة لا إلا نفس مؤمنا إلا نفس مسلمة ليس كذلك إذن لا ناقتلكم ولا جمال في مثل هذا وهل هذا يعتبر دليلا للعذر لهم؟ ندع هذا إيش للعلماء يتكلمون في مثل هذا أفضل لنا نسكت عنه واتلبثوا بشبهة أخرى قالوا بأن العباس جاء متهللا فرحا فقال أبشر أبشر يا رسول الله إن عمك قد قال لا قد قال إن عمك قد قال ما كنت تصبه إليه ما قد قال ما قلت لا إله إلا الله وهذا حديث مظلم إسناده مظلم هالك لم يصاحب حل من الأحوال حديث هالك لم يصاحب حل من الأحوال اما الاصح منه أن علي جلاله وسلم قال ان عمك الضال قد مات لا علي بن ابي طالب اهو يتكلم عن ابي ان عمك الشيخ الضال لقد مات اهو يتكلم عن ابيه ان الضال ويتكلم عن لنبينا لو كان حقا اسلم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تطلع لم يكن ضالا لم ي... لا لا لم يصل بل صار ايه بل صار هاديا لا ده قال اذهب فواري. يعني اذهب فواري هذا الضال حقه أن تدفنه اذهب فواري فهذه تلاعى على أنه كافر بل مسألة الأولى في هذا الباب لابد أن تكفر الكافر لابد وإلا فأنت تدخل تحت طيات هذه القاعدة المهمة جدا في هذا الباب لأن الشرع جاء بتكفير هناك مسائل الحق أن الخلاف فيها ورد الحق أن هناك مسائل الخلاف فيها ورد مسألة أبوي النبي الصلم. مسألة أبوان وسلم الخلاف وردت فيها ففيها أربعة أقوال قول يقول بأنهما في النار قول يقول بأنهما في الجنة وهذا ورد, ورد عن كثير من بعض أساسات قول يقول بالتفريق بين الأبي وبين الأم والقول الرابع التوقف في أبوان وسلم سلم أربعة أقوال قول يقول بأنهما في النار وهذا الراجح الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرأي وهذا كلام النبي ما أنا, أنا أريد أفهم أنت أرحم على أبي النبي من النبي دخل الراجل وهذا في الصحيح كالشمس ساطعة في إسنادي قال للنبي سلم أين أبي قال للنبي سلم أبوك في النار فذهب رجل مغضبا فقال للنبي سلم ردوه علي فجاء فقال أبي وأبوك في النار لا تحزن أبي وأبو طبعا يمكن أن تكون هذه ترضية يعني النروس سلم لما رأى مخطبا لا يمكن تكون ترضية يحكم على الأبي sentimental نار الرجل قال أبي وأبوك في النار في الروح الأخرى إن أبي وأباك في النار إن أبي في النار وأيضا في أم ً قال النروس سلم وأيضا قال استأذنت, استأذنت ربي أن أستغشرة لأمي فلم يعدى لي استأذنت ربي أن أستغشرة لأمي فلم يعدى لي ثم استأذنتوه ان اذهب ازور قبرها فادن بي الله يعلم ماذا قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا اكملوا يستغفروا. ولو كانوا هيستغفروا مشكين ولو كانوا اولي قربى فمن بعد ما تعلم انهم اصحاب الجحيم يبقى هنا المسلم لما منع علمنا انه نزل تحت هذه الايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ابدا هنا وصف شركه هنا فمن بعد ما تعلم انهم انهم اصحاب نهم هذه مسألة يعني قد بتها العلماء بهذه الادله ومن قالوا هم في الجنه يعتمد على حديث هالك باقرار من النص من صنف الرساله السيوطي والذي صنف الرساله فان الله على احيا ابوينا الحديث ان الله على احيا ابوينا وسلم ف العجب هنا احياه احيا احياهما فداعهما للاسلام إذن فهما في الجنه <تصفيق> مسائل المشاعر بقى والعواطف وده ده أم النبي يحب ده, ده ما هو ابو ابراهيم في النار ما هو ابن نوح في النار ها مراد مين امراه نوح انا قلت ابراهيم وامراه نوح في النار <تصفيق> وامراه لوط في النار وضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فلم يغني عنهما من ايه من الله شيئا فهما في النار إذن لابد أن نقول المسألة اسم مسألة عواطف المسألة مسألة أدلة نمشي وراءها فهنا ثبت فقد قال بعض العلماء فقد قال بعض العلماء بأن هذا يعني دليل على أنهما في النار لكن أستغفر الله فقد قال بعضهم أنهما في الجنة بأن الله جعل أحياهما بهذا الحديث الذي إسناده مظلم هالك فوق هالك والسيوطي نفسه يعترف بذلك لكن يقول وجاء من طرق طب الطرق ده الطرق لا تزيد لا تزيد الا وهنا على ايه على وه من قال لك ان مجموع الطرق مع الهلكه والضعفاء والمتروكين بنا يزيد يزيد القوم لذلك الحق أن تقول بان السيوطي جماعه اكثر محال السيوطي جماعه اكثر منه محقق محرف ونحن نحتاج للمحقق المحرر في مثل هذه المسائل طيب وطبعا هم عندهم شبه نظرية هم يقولون هم من أهل الفترة وجمهور أهل السنة الجماعة يقولون أن أهل ليس ليسوا, ليسوا في النار فكيف تقول بأنهم في النار على سنهم أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ولم يأتيهم رسول نقول هنا يأتي الكلام وما كنا, حتى نبعث رأ... وما كنا معذبين حتى نبعث رسول هل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود ذات الرسول أم الرسول و... و... والرسالة ها المقصود الرسالة ولذلك لو قلنا بهذا القول كفرت اليوم عندما تذهب اليهم وتقول الإسلام يقول لك لما خلاص تم يبعث الله عليه رسوله ما الحج لا تقوم عليهم ما في رسول صحيح ولا لا المساعة الرسالة بلغوا عني ولو آية لما النبي صلى يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بها ودي ولا نصرانيس وملاهم الذي جئت به الا كان من أصح... بالذي جئت به بالذي جئت به وهذه دلاله على امرين الامر الاول الشريعه والامر الثاني ايش والامر الثاني ان ما نبلغ عنه فلا بد ده ان يسمعه والا فقد بلغ عنه ان ما هو الذي ذهب لهراق له ولا من الذي ذهب لهراق مش دحيه اعطاها العظيم بصرى وذهب بذلك لهراق وقال من محمد رسول لا اله لهراق العظيم الروم الى اخر الحديث وأقيمت عليه الحجة بذلك وكفر هو كفر أصلا لكن المؤمن هو تصلب على على كفر الغرض المقصود بأن قول الله على وما كنا معدلين حتى نبعث رسول المقصود بها وصول الرسالة وصلت بذات الرسول أو وصلت عن طريق وكيل الرسول فأقيمت الحجة بذلك مفهوم فإذا نحن نقول الآن عبد الله أبو نبي سلام أم نبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هل بلغتهم الرسالة والمغرب في الرسالة هذا كلام هل بلغتهم الرسالة أم لم تبلغهم الرسالة توينا نقول قطعا قبل أن ننظر فأي شيء بلغتهم الرسالة من وين أتيتم بهذا لأن الذي جاء بآية وما كنا معاذبين حتى نبعث رسوله هو الذي قال ها هو الذي قال أبي أبوك في النار الذي جاء بهذه الآية هو الذي قال أبي أبوك في النار إذن جزما وصلته من رسالة جزما وأهل مكة قد بلغتهم رسالة النفسان بلغته برسالة إبراهيم عليه السلام والدلع على ذلك مثلما دخل الكعبة ورد التصوير يعلقونها إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بإيش بالأسلام قال كذبوا والله ولقد علموا أنه لم يستقسم بالأسلام ولقد علموا من أين علموا بلغتهم هذه الرسالة ولقد علموا أنه لم يستقسم بالأسلام. وطبعا أيضا من الأدلة الأخرى نعم وورق. أحسنت من الأدلة ورقة ورقة تنصر وكان موحدا وقاسم بن سعيد قس بن يعني ها عمرو بن ابن من ابن نقيب نعم الذين نوحدوا المهم الغرض المقصود الذي المقصود الذين نوحدوا من اين وحد كيف عرفوا التوحيد كيف عبدوا الله على التوحيد من هؤلاء من اين اتوا به ورقد كيف كان موحدا ما كان موحدا الا ايه الا بلغ رساله يبقى اذا معلوم انه لما تنصر يعني كان تنصر معلوم أنه بلغته رسالة إبراهيم وأيضا بلغته رسالة من؟ موسى وعيس لذلك تنصر وكان يتنقل بالشرائع كيفما كيفما شاء الغرض المقصود بأنهم بأنه قد بلغتهم الرسالة لذلك ليسوا من أهل الفطر لذلك ليسوا من أهل الفطر وأما من ذكر بأنه في الجنة أو ذكر أنه يختبر بالنص إذن هذا لم تبلغه لكن العموم قد بلغتهم رسالة رسالة نبي سابق ولذلك معنى قول الله على وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معناه الرسول بذات أو, أو بالرسالة التي أتى بها أن يبلغها الوكيل عنه ب هذا القول الثاني التالي الذي قالوا بالتفريق بين الأب وبين الأم قالوا لأنه قد ورد الجزم في الأب ولم يرد الجزم في الأم ورد الجزم في الأب ولم يرد الجزم في الأم طيب الجزم في الأب جاء ابن النسلم قال تصريحاً أبي وأبوك في النوم وورد في الأم أنه قال استأذنت أن أستغفرها فلا بيأذن لي قالوا هذه في احتمالات وين هي الاحتمالات الذين قالوا بالتفريخة وين هي الاحتمالات أصار أين الاحتمالات والآية صريحة قالت ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين فلما يمنع النبي السلام أن يستغفر وحق الناس أن يستغفر لأنه مقبول استغفاره شفاعته مقبولة في كل أحد فمعنى أنه يمنع من الاستغفار لأخص الناس له وهي الأم دلال عنها من المشركين, دلال عنها من المشركين. القول الرابع له قلب التوقف وهذا أضع في الأقوة إيش توقف؟ على إيش تتوقف؟ الدليل عندك أظهر من شمس النهار على إيش تتوقف؟ ولذلك نحن نتكلم في الفروع لا في الأصول يقول المؤمن الشفاء لا يحل المره المره المؤمن يوم بله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة أن, لقول أحد كأن أن يدعها لقول أحد كائنا من كان وإن الدليل الذي حملك على أن تتوقف مع أن الدليل صريح عندك في قول النبي السلام أبي وأبوك في النار يبقى إذا ندي المسألة الأولى وهي ما جاء الشرع ما جاء الشرع وبتكفيره ولا بتكفيره طبعا نهيك بقى على الأهم السابقة اليهود اليهود هؤلاء من اهل الاسلام اولاد عم صحيح من يقول بذلك ماذا ما حكمه ان يقول بان اليهود ولد عم هاي يا عم خلاص عم. ما العم ما العم سام صح الحق انا نقول بان المساله الله المستعان احنا ما نتكلمش على هذه المسائل ولا نحن اصلا نريد تهريج احنا نقول فإذا كان الله على لعنهم وغضب عليه فكيف لا, لا, لا نقول بكفرهم فإذا ما جاء الكتاب بتكفيره فلابد أن تكفر وإن لم يكن فأنت في خبر كان لأنك ستكون مكذبا لرب الأرض والسماء قال الله قال الله من لم يقل بهذه الآية كأنه يكذب الله جلس فعله فإذا هذه مسألة الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية التي من الأهمية بمكان أن حكم تكثير من كان على الإيمان وثبت إسلامه بيقين بيقين لا بد له من أمور الأمر أول أن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز إخراجه من الإيمان أو من دائرة الإسلام إلا بيقين من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين وهذه فيها ضوابط منضبطة عند العلماء أولاً لابد أن يأتي بما هو كفر وثبت بالشرع أن الذي أتى به قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً كفر يبقى أول الطرق في هذا الباب لمن ثبت إيمانه بيقين لابد من دليل واضح كشمس النهار على أنه أتى بكفر بين قول أو فعل أو اعتقاد طبعاً اعتقاد كيف نعرفه يصرح هو به يصرح به يبقى من قول أو فعل أو عمل أو أو اعتقاد يكون الدليل الظاهر ثبت بأن هذا كفر جيد الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو أن يكون الذي أتى به من قول أو فعل أو اعتقاد انه من المآلات من اللوازم يعني نقول الشرع قد ثبت قد ثبت الشرع انه كفر لكن لازم لازم ليس لا اصل القول لازم القول الدليل بانه كفر أو, او او ان الدليل أن هذا من الكفر قولا او فعلا او اعتقادا من اصول اعتقاد السنه والجماعه ان لازم القول ليس بقول وان لازم الفعل ليس بفعل وان لازم الاعتقاد ليس بالاعتقاد ما دي هذه لا بعض النبلاء في امر طبعا هو لا يقول به لكنه اوقعته في امر لذلك قالوا عليه بعض الكلام اللي هو قال اللي يشرب الخمر يا اخو طبعا الله حرمها اقول لك حرمها وعشرها فهو الكلام هذا الذي يقول طب الربا حرام وهياكله ده ايش عنده ان لازم هذا القول انه ايه مستحيل ممتاز أن لازم هذا القول أنه مستحيل طيب فيقول بهذا كفر فيبقى انظر طبعا. تسمعت بأذنك <تصفيق> فهذا هذه الدلالة واضحة جدا على عدم أيضا إتقان المسائل لأنه الآن أخذه بالمآلات أخذه باللازم فلذلك نحن نقول لابد إذا جاء الدليل بإثبات أن القول الفعل أو هذا الاعتقاد لازمه كفر هذا لا يكفر به صاحب وليش لأنه كفر باللازم إلا إذا التزم صاحب القول أو الاعتقاد أو الفعل بهذا اللازم إذن صار قولا له إذن صار قولا له أو فعلا له أو اعتقادا له الأمر الثالث هو أن يتصف أو ينطبق الوصف على العين التي وقع منها ذلك أن ينطبق الوصف على العين التي وقع منها ذلك وهذا الانتباق هيحتاج إلى إقامة حجة وإيشه وذا شوبها او قل لابد انطباق الوصف على العين لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع ككل حكم سواء اص في اصول الدين او في الفروع اي حكم لابد ان تتوفر له شروط وتنتفي له وتنتفى عنه موانع تنتفي عنه موانع طيب الشروط شروط شروط التكفير العلماء الفقهاء اتفقوا على شروط واختلفوا في بعض الشروط اتفقوا على أن يكون عاقلا المكلف الذي نقول أن تبق عليه الوصف لابد أن فيه شروط من الشروط أن يكون إيه؟ عقل لأن العقل مناطق مناطق التكليف لأن المجنون غير مكلف ولو, قا... ولو وقع في كل كفريات الدنيا طبعا نحكم بإسلامي أو بكفري المجنون نحكم بإسلامي أو كفري أو نعمك المعتزل منزل من المنزلتين ها على حالات على حالات في نفس المستشفيات ما هي حاله بقى ها ضحكم باسمه لأنه, لأنه, لانه مجنون شفنا من بطن امه مجنون خلاص هي عندك بس خ... انا عارف ايه عندك عرفت ايه عندك هي تابع الوالدي وانت اجابتك صحيحة خلي بالك ليس انت اجابتك بعدت عن كثير من الاخوة اجابتك خريبة جدا من الصح لان انا ليش ما فصلت بها الخطاب طب ليش ما فصلتش بها الخطاب انا اجابت فيها, فيها اجابة لسعجين يا ام يا عمر النهاردة اكيد انا عشان ازيته امس فصبر علي فربنا بيفتح عليه كثيرا مع انه غير متوقع الفتوحات هذه غير متوقع من لكن سبحان الله <تصفيق> نعم صحيح لأن فيها إيه؟ خلاف لكن الجذب أن الولد تبع إيه؟ والدليل قل الحديد فأبواه يهويداني أو ينصراني أو ينصراني قال فإن كان مسلمين فهو فمس... فهو تبع لوالده فهو تبع لوالده نعم هذه نقول بإذن مجنون تبع الولده في أحكام في أحكام الدنيا أما في الأخيرة فهو يختبر الأخيرة يختبر الدلالة على ذلك أربعة لهم الحجة على الله في حديث السنة وذكر منها المجنون نعم. جيد ممتازين مشاركة جيدة جيد جيد الحمد لله فالأربعة الذين لهم الحجة على الله يوم القيامة المجنون المجنون طب الثاني الحديث الثاني قوله يمسلم تصريحا رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى حتى يوفيق طيب هذا الانتفاق الشرط الثاني أن يكون بالغا فالبلوغ مناوط التكليف والله عندك شيء يا شكريم الحديث صريح قال الله سلام رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يحتلم يبقى مناوط التكليف نعم هشيل هند ممتاز ممتاز شفت يعني فرق, فرق. عارف يعني مناطق التكليف يعني في عقاب وفي ايش فوال. صحيح السبع سنين بعد ما مديته ما صلاش هيدخل النار هيعثم يبقى من غير مكلف يبقى اذا مناطق التكليف للتمييز اللي اتكلم بيه هنا حصل بعض الخلاف الذي سنبين فيه جيد؟ فبعداً البلوغ وهذا بالتفاق مناوط التكليف مناوط التكليف لكن إذا الكلام الذي حدث فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنبلة إذا وقع من الصبي المميز من الصبي المميز الذي ميز ما بين الحمار وبين البقرة أجل الله ما في سبع سنين اختلاف من العناف التمييز جيد؟ الذي يميز فإذا وقع في الكفريات هل يحكم بكفري وردتي ولا لا خلاص سبت إيمانه تابعا لوالديه هل يحكم بردتي أم لا خلاف الجمهور طبعا يقولون أنه لا هو غير مكلف وهذا الراجح الصحيح هذا الراجح الصحيح ولو شرب الخمر لأيه لا يجلد ولو زنى لا, لا, لا يجلد فإذا توقعنا أنه حدث ما حدث يعني أدخل الحشف في الحشف قد, قد وقد فنقول يبا إذن لا يوجد أيضا صح ولا لا فنفس الأب بأنه حتى لو وقع في الكفر لا, لا, لا يكفر بذلك الحنبيل قالوا إن, إن كان مميزا يكفر بذلك تبقى ردة ويقبل رجعته سريعا لكن حتى لو قالوا بالردة لا يقولون يقتل طيب ويقولون تقبل رجعته وهذا تناقض أيضا والصحيح الراجح بأن الصبي وان كان مميزا لو وقع منه الكفر لا يكفر لا يكفر رفع القلم عن ثلاث فلذلك نجز بانه لو مات وهو في الجنه نجز بانه على الراجح طبعا اهل التحقيق نجزمه على الراجح عند أنه لو مات انه في الجنه في الشرط الثالث ان يكون مختارا يبقى لابد هذه الشروط تتوافر ان يكون مختارا وان يكون مختارا هذا قيد نعم نعم شيخ عنده تمييز ولانه الان على اصول الايمان فمييز بين الكفر والايمان فاختار فاختار الكفر نعم يعني يبدو دليل لا هو يقولون دلاله تمييزي قال علموهم الصلاه عند سبع واضربوهم عند عند عشرة. فقال لا يمكن ان يصلي لانه يعقل ما يقول لم يقول الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم فيعثل ذلك نفوه الثالث أن يكون مختارا قيد يخرج المكره قيد يخرج المكره أن يكون مختارا مثلا كما سنیاического الجهل الذي نتكلم فيه أن يكون مختارا يعني قيد يخرج المكره والمكره لا يحكم له يعني المكره على الكفر لا يحكم له بالكف فأنا فرقت قبل ذلك بالتفصيل في هذه المساءة اللي أعرج عليها لإخوة تقف عليها لأنها من اللوازم التي لابدنا نتكلم فيها وقلنا في فرق بين كاره وبين مكره ما الفرق بينهما نسأل بنشوف الإخوة أنا هذا تكلمنا فيه في الرد على الخوارج ما الفارق بين الكاره والمكره كلام صحيح جدا الفرق بينهما أن الكاره فعل بكلية اختياره مع أنه يمتعد من هذا الفعل الذي لا يمتعد هو فعل, فعل نقول هو يكره ذلك لكن إذا يفعل خايف على وجهته خايف على ماله خايف على أهله يبقى هنا كاره وبالتمثيل العباس رضي الله عنه خرج في بد وهو إيه؟ هو كاره خرج وهو كاره ومع ذلك فإن الله لم يجعل له هذا عذرا لم جاء الله له عذرا لما الله له عذرا فانه كان كره وأما المكره مسلوب الاراده وهو كعمار عندما تكلم على أن يتكلم في النبي صلى فقال له النبي صلى كيف تجد قلبك قال قلبي مطمئن بالايمان او قال اجد قلبي مطمئنا بالإيمان فقال له صلى الله عليه وسلم فانعاد فعد فانعاد فعد اذ قالت الله لنبيه عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذه الثالثة الرابعة ألا يكون متأولا مرتاهدا متأولا طبعا الاجتهاد هذا باب واسع والكلام فيه واسع لكن نقول ألا يكون متأولا لأن الاجتهاد ليس لكل أحد أن يجتهد ويقول أجتهد يعني من دخل في مثل هذه المسائل وقع فيها وليس من أهلها فلا يعظر لا يعظر هو تقحم النار على بصيرة لكن إن كان مجتهدا له آلة الاجتهاد وتأول ووقع فيه, فيه خطأا فإنه يعظر بذلك لعموم قوله السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه فأخطأ تأويلا فهذا رفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد وقع في من الصحابة في هذا البال أنا لو تكلمنا في الفروع ولا فرق بين أصول وفروع لو تكلمنا في الفروع فعدي بن حاتم أخطأ اشتهد فأخطأ في قول الله للفعلاء قال أكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخلط الأبيض ومخلط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فأخذ عقالين عقالاً أبيضة وعقالا أسود وجالس يأكل ويشرب حتى يفرق بينهم أخطأه في أخطأ ذلك في اجتهاد ونسلم لم يأمره بالقضاء ولم يعنفه ثم بيّن له أما في الأصول فعندنا من أسامة وحاطب أسامة وحاطب حاطب بن أبي ملتعة وقع في مسألة قال فيها عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق صار عينا يجس يعني صار جسوسا على النبي سلم عينا للكافرين على المسلمين مصيبة هذه هذه هذه, هذه, هذه من النفاق بمكان من الكفر بمكان لذلك قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق لكن فعل متأولا قال أولا هذه ليست ردة عن الدين انا أصالة أثق بأن الله هذا الفعلان ينصر دينه وينصر رسوله ثم قال عن نفسه قال وأنا ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولكن لكل منكم له قرابات وليس لي قرابة تحمي أهلي في مكة فأردت أن تكون لي يد عندهم ليحمي قراباتي وأنا أعلم أن الله ناصر فهذه دلالة أنه تأول وهذا التأويل قال النسلم صدقك الرجل ولعل الله اطلع هذا بد فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم هذا الأصل, الأصل في هذا الباب إذن عندنا أمران في مسألة التأويل حتى نقول تأويل صحيح يأخذ به أولا المسوغ لهذا المسوغ لهذا التأويل من اللغة الأمر الثاني آلة العلم والاجتهاد آلة العلم. له وجه في العلم الذي قاله له وجه في العلم آلة العلم والاجتهاد يبقى لنا الشرط الخامس في هذا الباب وهو الانتباق الوصف لتوفر الشروط ثم يكام على الموانع توفر الشروط إقامة الحجة شرط أن ينطبق الحكم على الوصف إقامة الحجة شاءت بذلك إقامة الحجة إقامة الحجة وهذه الكلام فيها كثير صراحة لأن المخالف يرى أن إقامة الحجة هي بلوغ الحجة اكتفاء إذا بلغت الحجة فقد أخيمت إذا بلغت الحجة فقد أخيمت والحق نو ليس بلوغ الحجة كافيا ليس بلوغ الحجة كافيا بحال من أحوال بلوغ الحج ليس كافيا بحال من الأحوال لابد من بلوغ الحج وفهم هذه الحج لابد من بلوغ الحج وفهم هذه الحج لكن لابد أن نفسر بتفسير معين في بلوغ الحج وفهم الحج إقامة الحج لها،, لها فرعان بلوغ و... وفهم وهذا الأولى يتفق عليها الجميع واستنيها محل محل النزاع محل النزاع لأنهم يرون الذين لا يقولون ذاك يرون أن البلوغ يكفي قال الله لألف علاء لا به ومن فهم هذا ليست القرآن ليست القرآن القرآن لأنذركم به وإيه ومن بلغ فقال يكفي البلوغ مفهوم نقول لا البلوغ والفهم لكن ببعض القيد ها فاهم الحجه ها من ما يقول لك لا اف هات عندك ان يفهم مس ممتاز ان يفهمها مس انتهى الامر نظيره يفهم حتى لو ادعى انه لم يفهم قلنا ادعاء غير غير مقبول حتى لو ادعى فادعاؤه غير مفهوم غير مقبول يبقى اذا اقامه الحجة هي بلوغ الحجه ما فاهم الحجه لان هذه وظيفه المسلم نعم قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ اهو تبليغ الحج بلغ عني ولو ايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ قال بلغ عني ولو ايه قال بلغ عني ولو ايه وقال الله تعالى لانذركم به ومن ومن بلغ ومن بلغ وبعد البلاغ لا بد من التبيين لا بد من البيان لا بد من البيان والدلاله على ذلك قول الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل ما نزل اليه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه لذلك قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرانا فاتبع قرانه ثم إن علينا بيان ثم إن علينا بيان يبقى لابد من الحجة والبيان لابد من بلوغ الحجة وبيان الحجه وهذا النزاع في الثاني نزاع في فهم هذه الحجة وايضا النزاع في الاقامه في اقامه الحجه وهذا ان شاء الله يعني افصل فيها القوم في الاسبوع القادم في الاسبوع القادم انا سايب ادله في الاسبوع القادم حتى اشبع الكلام على تاسيس وتصنيف كلام كلام الجمهور في هذا الباب يبقى إذن الشرط الخامس لابد من إقامة الحجة وإقامة الحجة لها أدلة كثيرة جدا جاءت في الاخبار بالصحابة رضو الله عليهم بكلام عنهم وأيضا بأصل النفس السلام أما الأخبار التي جاءت بذلك فهناك روايات كثيرة جاءت بعذر المجنون بعذر المجنون ويستدل بها على إقامة الحجة قوله النساء مرفع القرم عن ثلاثة قال والمجنون حتى حتى يفيق آه. لا يا لم تصله عمليه لم تصله ي... بعقله يعني لان احنا هنتكلم على اقامه الحجه واقامه الحجه وبدها لها من بلوغ الوان الدليل على ذلك رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق هو دقه النظر في الادله هو ولا النافع للناس المجنون ممتاز ممتاز هذا اللي بدي اقوله المجنون قضى لغته ما النهار يجلس راجل يقول لك يا ده بركه هات له الشاي بس وانت شغال فاتح القران بيسمعه للنواب بيسمعه عماله مطوح صح ولا لا او تاخذه في درس علم انت ترى راجل كان بيصلي وشاف الناس بيصلوا وعمال يدرب ناس على قفاهم وبعد الصلاة بعد ما عطاهم الختم المتلألئ طيب عقدوا درس يجلس الدرس وهو يقوم ويقعد ويمشي ويذهب ويأتي وبيسمع الدرس ويذهب هذه البلغات والحجة هو الآن لكنها العقلها لم يعقلها لم يفهمها يبقى إذا نقول لم تبلغه يبقى لابد أن أو قل لم تقم عليه الحجة عشان, عشان تكون المساله فيها دقه لم تقم عليه الحجه لا انا بلغت ولا فهم فلا بد من ان, من أن يفهم لا بد يفقه لعلهم يفقهون ايش قال الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهو ذو عند سلاحه تحدد بيستدل به بي من قال مساله البلوغ فقط قلنا لا هذه فيها دلاله انه لا يعقل بانه ايش ها بسرعه يعني هم يقول إذن العقل غير, غير وارد يبقى بالبلوغ فقط قد تم مش فاهمين إيش قال الله جاء جل... جل... فعلا إن شر عند الله يصموا البلوك الذين لا يعقلون هنا لا يعقل معناها إيش لا يفقهون يعني إيه لا يفقهون يعني لا يعملون بما بما عالمهم لا يعقلون هنا لا عقل له لأنه إيه ولذلك سمع أنه لم يسمع الله تعالى شبهه بأنه لم يسمع معنى هو سمع هو سمع وعقل وإيش وجحد حاد هذا كلام كلام على عقل الفهم ودقة الفهم في هذا باب بالعمل بالترجمة سمع سمع, سمع سمع فهم لكنه جحد لأنه فهم الحج التي دات والدلالة على ذلك إيش. كل أهل قريش اهل مكه الذين كفروا بالله لا يعقلوا ام لم يعقلوا وايش الدليل ممتاز انت المفروض بقى نقول بتسلسل الادله قال الله لا اله عن فهمهم العميق اجعل الالهه اله واحده ان هذا شيء ايش فاهم ولا ما فاهم عقله ولا عاقل أقول الآن يبقى بلغت بأقل بفهم مع أن الله قال إن شر الدواب عنهم هم يعني هذا الكلام نازل فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون لبقى هنا الله تعالى وصفهم لا يعقلون لأنهم لم يعملوا بما بما فهموا بما عملوا يبقى بلغت مع فهم لكنهم جحدوا لذلك قال الله جلال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو فرعون فاهم ال... بلاغاته الحجه وفايمها ولا ما فايمها والدلاله على ذلك قال هذا الدليل الصريح في... في... في, كلام من... في كلام موسى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وان فرعون يؤمن بعلو الله باحد الصفات قال يهمان بن اليسار حن قال أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع عيلة ثم بقى لما جاء يلعب بذيله كما قلنا ويلعب بجحودي فقال وإني أظن ميه ملك يا دي فعاد يعلم بعلو الله جل في علا هين ذلك وعلم وجحد بها بإينا والله تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو قال الله جل في علا قد, قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, يجحدون. يبقى اعتبر الفهم ولا ما اعتبر اعتبر, اعتبر الفهم ومن فعل الصحابة وفقهاء الصحابة يشترط الفهم قالوا كيف قلنا علي بن أبي طالب قال؟ ها. خاطبوا الناس بما يعقلون يعني ايش يعقلون يفهمون اتريدون ان يكذب الله ورسله. يعني اعتباره الآن في اعتبار فهم لذلك أن تكلموا على ما يعقلوا على ما يفعل أن تخاطبوا على ما يعقلوا على ما يفعل قال خاطب الناس بما يعقلوه أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذه دلالة أيضا على أن المسألة في الإقامة لابد من البلوغ والفهم لابد من البلوغ والفهم يعني والفهم هي الذي نقصد به هو, هو البيان لابد من البلوغ والفهم والفهم هي التي نقصد به البيان هذا أو هذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر حتى ينطبق الوصف طيب هذا من الشروط إذن عندنا أن الحكم لابد أن تتوفى له شروط و تنتفي عنه موانع تنتفي عنه موانع طيب. من موانع الانتباق الجهل هذه العوارض فأحنا كان لابد أن نؤسس إلى التفريق بين النوع بين, بين العين وهذا الذي لم يقبله علماء الحجاز بحال من الأحوال في مسائل الجهل بالذات لا, لا في كل المسائل نعم أنا لا يقبلون مسألة النوع والعين في مسألة الجهل هنا يقولون هذا بدأ هادي أن تقول أن القول قول كف والفعل فعل كف أو القول قول شرك والفعل فعل شرك والفعل والقال ليس بكافر حتى تنطبق على الحجة وتقام على الحجة وتزال عن شبه وتفارق بالنوع العين هذا كلام كلام العراقي فلان فلان وقد وهذا خطأ من بعض طلب التعليم الذين يتمنوا ذلك لا ده خطأ من الذي يرد عليه في هذا التأصير العام الصلو يعني أنتم جل الأدلة التمسكون بها هي ايه يعني الذي يقول بهذا كلام نتمية وكلام نتمية في التفريق بين النوع العين ظاهر جدا في الفتاوة ودايما في التمية يكرر في التفريق بين النوع والعين بحديث من؟ حديث عبدالد بن او أو عيد بن حمار أشارب الخمر الذي يشعر أشارب الخمر كثيرا ولما يجي أبيه, أبيه وجلدوه قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤت بك في الخمر فقال المسلم لا لا تلعنوا والذي نفس بيده لا أراه يحب إلا يحب الله ورسوله ما أراه إلا يحب الله ورسوله معانه قال لعنة في الخمر عشر ومع ذلك لم يسقط على العين وأيضا في كلام, كلام حديث من؟ على خالد الله مني أبرأ إليك مما فعل خالد نعم وأيضا ها مالك بن الدخشم مالك بن الدخشم وقال ألم يقل لا إله الله خالصا من طلبه عمدا لست بصدر كلام فيها لأننا كلمنا فيها كثيرا لكن نقول هناك موانع تمنع إسقاط الحكم العين من هذه الموانع الجهل من هذه الموانع الجهل فنحن مضطرون الآن إلى الكلام على الجهل وتقسيم الجهل ومعنى وتعييف الجهل ثم ذلك الكلام على إيش على الأدلة الكثيرة وفعل العلماء لأن قلنا أي شيء يتنازع فيه وهذا أعتقد السلف أن, أن تخرج من المتنازع فيه إلى المتبع عليه بإيش بالأرض الصلبة التي تذهب إليها وهي تلجأ إليها إلى الكتاب والسنة تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله الرسول الجهل لغة ضد العلم نقيد العلم. الجهل لغة نقيد العلم تقول جهلت الشيء جهلا وجهالة آؤذا كان في جهالهذا فيها كلام يبقى الجهل بخلاف العلم الجهل نقيد العلم هو بخلاف العلم في الاستراح اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه سالني ما هذا اقول هذه سياره لكنها تسير بالماء من امامي دي ايش كاميرا ما ما, ما تصوير صحيح انا اقول هذه سياره تمشي بالماء هذا اسمه ايه ده لكن اسمه ايه جه لانه اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو, ما هو عليه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو نوعان جهل بسيط اللهم ارفع عنا جهلنا يا رب العالمين ولا تبتلينا بالثانيه اللهم ارفع عنا جهل ولا تبتلينا بالثانيه جهل بسيط والجهل البسيط هو الذي لا يعلم الشيء اصاله لا يعلم الشيء اصاله لا شيء له لا تصور له في ادب لا يعلم شيئا والقسم الثاني هو الجهل المركب وهو الاعتقاد الجازم الغير مطابق للواقع يعني فهم منقلب هو الاعتقاد الجازم الغير مطابق هذا الجهل, الجهل ملكة تسأل رجل وتقول له مثلا مثلا الصوم قال الصوم في ديننا أن تمتنع عن اللحم والزيت والخل والخبز ومن فعل ذلك فمن صام لله يوما بعد الله الله وجهه عن النار 70 70 سبعين هذا ايه هذا ايه اه هذا ايش مركب صحيح او تساله تقول له مثلا التورق يقول التورق ان تبيع الذهب بالفضه انت بيع على الذهب غير متماثلين هذا معنى التورق فهذا يسمى جهل مركب لانه اجاب على خلاف, على خلاف التورق هو جاء من الورق وهو اشتراء اشتراء السلعه منجمة مع بيعها اما للبائع او لغير البائع ولكن الاصل في التوارق انها لغير البائع وانت بعها نقدا باقل المقصود عندك اصاله هو الورق المال جيد فولما اجاب بهذه الاجابه كنا علمنا ان هو جاهل مركب صحيح تقول بعث النبي وسلم متى بعث النبي يقول بعث على السلام على راس الثلاثين فهذا جهل ايش مركب اهو الان ليش بتضحك قلت له ايه اه اشقى اشقى قال لك الصلاه فرضت بعد موت النبي صلى الله عليه شو والله الله يهديكم الاخوات تعالوا تعلموني حاجات ايضا غفر الله لك يعني بيختبر اخ بيساله الصلاه متى فرضت الصلاه قبل موت النبي قال له بعد موت النبي صلى الله ده جاب طمات كبر يعني إن السلام الظهر لا يصلي والصحابة عاشوا كل هذا لا يصلون ويقول لا فلا عم شكرا وقال وحيا ينزل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه يعني وقع في بلاه شوفوا هذا نعم هذا من جهل مجركب هذا لابد, لابد يحبس يحبس في مكان لا يخش منه أبدا ولا يتكلم الحق أنه هذا جهل مركب ما تسأل واحد تقول بوعثة, بوعثة على رأس الثلاثين هذا جهل مركب لأن حقيقة الأمن أبوعثة على, على رأس الأربعين فهذا جهل مركب فإذا الجهل جهل بسيط وجهل مركب العلماء يقولون وأشق الجهالات او أسوأ الأنواع الجهل المركب وهذا الذي يظهر في آخر الزمان أسوأ الجهل المركب وهذا الذي يظهر في آخر الزمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم برفع علم يظهر الجهل ما اذا رفع العلم يعني لا علم يبقى خلاف العلم الجهل لكن أكد على أن هذا الجهل ليس الجهل البسيط الذي يمكن ان تراه جميع الناس وتحمد الله لان سهل جدا تعلم الجاهل سهل جدا فالجهل مركب وصعب فقال قال صلى الله عليه يرفع العلم ويظهر الجهل طب اي جهل هذا الجهل المركب الجهل الذي واعتقد على جزما على خلاف ما مطابقه الواقع لذلك قلنا أسوأ الجهلات الجهل المركب لذلك قال حمار الحكيم انتحالا بقى قال قال لو أنصف الناس لا دعك من لو أنصف الظهر خطأ هذا لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل ده الحمار بيتكلم الآن جماع لما رأى هذه ما يسكت قال وجهلي راكبي جهل مركبه لذلك نقول الجهل المركب هي المصيبة الكبرى الجانب المركب ايه المصيبه الكوبر وهذا اللي تراه يعني يتهمك لما ترى رجلا يعني عندما يسمع مسائل مسائل العلم والمساله تكلم بها جموع أهل العلم ويقول خالف الاجماع ده معتوه مش ده مش مش مشخا وده ما, مش مش ما لم يطلع قط على كلام اهل العلم فيقول هذا خالف الاجماع وانا قلت معاصرا ان حدث هذا في, في, في مساله قراءة الحاقد للقرآن قال هذا الرجل يأتينا بشذوذات الأقوال ويساء بن مسايد قال من تتبع الشذوذات تسنطق يعني في هذا الباب يعني أنا دانا ألقينهم مما قالوا ذلك حرام عشان كنت يكونش افتراء لكنهم قالوا خالف الإجماع أي إجماع أنا قلت طيب أنا الوهم أركبني أذهب لإجماعات ابن المنذر أذهب كل الإجماعات اتفاقات أفتح حبوب الحايد في كل الكتب ما أرى شيئا من هذا الكلام بحامنا الأحوال فعلمت ما معنى الاجماع عندهم انا فهمت هو قول الشيخ هو الاجماع قول الشيخ الذي قال هذا هو الاجماع يعني هذه مصيبه مصايب جهل جهل مركب ايضا فاسد يفسد يفسد يفسد, يفسد, يفسد, يفسد, يفسد الأمر على من يتعلم ويسد الطريق على الاستناره بالعلم الامر الرابع المهم جدا انه يقلب الحق باطلا والباطل إيش؟ حقا وهذه المصيبه الكبرى هذه المصيبه الكبرى في هذا الباب فالجهل الخصم الثاني والجهل الجهل المركب ناس الله للفعل أن يرفع بيننا أن يرفع عننا ما الفرق بين الجهل والجهالة في الشرع في الآيات يمكن أن تفرق بأن الله لوعاله قال إيش ما يعمل سوءا إنما التوبة هاتقات آخر لاي هاتقات الآية هاتقات هات مش أنا بقوله هاتق الآية وبيجيب بي اختمالي انما توت الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم توبون من قريب يعملون السوء بجهاله هنا فسر الجهاله لما لانه قال ثم توبون كيف بقى لا لا والله الراجل ده انت عاشق يا ابني لان رقه الطبع تاتي بفهم العقل في ناس الحب ده ده ده ما عرفه ده اسماعيل يسين ايوه هو ده شوف هو يعني تا تا هنا التبقات عند هذا الرجل اه ده التبقات عند هذا الرجل لا هو الحق أصلا رقة الطبع تساعد على الفهم رقة الطبع تساعد جدا على الفهم وده صحيح لما يقول الله الرئي فعلها الذين يعملون السوء انما انما توبوا على الذين يعملون ثم توبون جعل لهم توبه يبقى التوبه معناه انه اعتبر فعلهم ايش اثما وذنبا يبقى لما يعتبر اثم وذنب اذا ان هم ايه مؤخذون بها مع انه سموها جهاله واحنا قلنا رفع عن قاتل خطا النسيان ومستكره عليه والجهل اخو اخو النسيان طب كيف يعتبروا قلنا لان الجهل يفارق الجهال الجهاله هنا ليش سمي جهاله لانه عند الفعل فاعل فعل ايه الجهل لكن كان أقبح من الجاهل لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم وهو, وهو لا غير مرفوع عنه الإثم أنه يعلم ويعلم أن الله يراع وهذا الذي نقع فيه جميعا اللهم مغفل لنا. الله لنا. الله لنا. الله لنا طيب وبعض العلماء بقى الأصليون لهم تفريق آخر هذا التفريق جاء الكتاب به وهو الأسد وأما الأصليون وطبعا هذا أيضا أهل التفسير يقولون هذا الأصليون لهم تفريق آخر يقولون الفرق بين الجهل والجهلة بأن الجهل في ذات الشيء يعني ذات الرجل لا يعلم عقله لا يعلم قلبه لا يستوعب في الرجل وأما الجهالة في وصف خارج في وصف خارج كإيه؟ كمعرفة الكم أو الكيف في البيع يعني اشترى علبة إيش؟ أقلام لا يعلم معدد الأقلام مع كيفية الأقلام هي حبر الرصاص لا يعلم فدي اسمها إيه جهالة عقد العقد على جهالة مفهومة لا غير مفهوم طيب اشترى اشترى تمرا بتمر صعب صعي ولم يبلغه الحديث هذا ايه جهل هذا عقد العقد على جهل فهمتم ولا لا يبقى الجهالة وصف خارجي واما فيه هو تكون جهلا هذا الفرق بين الجهل والجهالة عند عند الفقهاء وعند الاصليين هذا التفريق بينهما العلماء أيضا قالوا والجهل ينقسم إلى قسمي جهل يعظر به صاحبه وجهل لا يعظر به صاحبه وهذا التفصيل مهم جدا في هذا الباب جهل يعظر به صاحبه وجهل لا يعظر به صاحبه أما الجهل الذي لا يعظر به صاحبه كجهل الكفار وجهل الكفار هنا جهالة جهل الكفار هنا جهالة لأن الله بيّن أنهم قد علموا وعقلوا وجحدوا قال لاولا عن موسى انه قال سوره الاسراء في اخرها لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب سموات الارض بصائر بصائر على بصير بصائر ان ادونك يا فرعون مسهوره وان, فرعون وإن فرعون وابو جهل قال للمغيرة وهذا سند ضعيف كما قلنا لكن استئنس به قال تعلم أننا نعلم أنه إيش؟ صادق رسول قال فلما علامة قال كنا ومن هاشم كفرسايلها قالوا منا نبي فأنا لنا النبي أصرحوا من ذلك قال الله في الكتاب عن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءه يبعلموا أول ما يعلموا ومع ذلك لما قيل أبن أشرف هو هو قال والله هو هو هو النبي هو هو هو ماذا تفعل قال عدوته إلى يوم الدين خذ بقى الأدلة على ذلك لما جاءت المرأة ودعت النسلم فسألت ما الذي يحبه النسلم في الشات فقالوا الزراع الشات فأخذت الزراع فغطتها بالسم فلما جاء يأكل منها جاء وجبريل فحذره بل, بل جبريل جاء ويحذره في مرة أخرى أرادوا إلقاء الحجر على رأس النمسلة من فوق لكن هنا ذراع الشاتية التي تكلمت وقالت احذر إني مسمومة هذه من المعجزات ولما أكل, أكل من ابن معرور مات فنسلم تركها ثم أما أخذوا المرأة سألوها لما فعلت ذلك قالت قلنا إن كان كذبا مات أصطرحنا منه وإن كان صادقا لن يسلمه الله جلال فعله لنا وحدث أن الله جعله أنقذه يعني استبان أو لا ما استبان علموا أو ما علموا يبهون لعظ يبع عذر جهل لا يعذر به صاحبه هو جهل من؟ جهل الكفار الذي هو جهاله الذي فيه الجحود. الذي فيه الجحوت كجهلهم مثلا بصفات الله جلال فعله لأنهم يعلمون أصالة بتوحيد الله للفعلاء بربوية الله للفعلاء ولئن سألتهم من خلق ما يصفهم صنوات الله والخلق من خلق الصنوات العودة لا يقولون الله في الآية الأخرى قال خلقهن العزيز العليم أيضا من ذلك جهل صاحب الهوى جهل صاحب الهوى الذي لا يقبل من الكتاب والسنة إلا ما وفق هواه تأتيه بالأدلة لا يأخذ تأتيه بالدليل الموافق يأخذ هذا جهل لكن جهل لا, يص... لا... لا... لا... لا يعظى به صاحبه اتباع الهوى جهل لكن لا يعظى به صاحبه قال الله جل في يا داود الناجع ناجع خريبة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى سيضلك عن سبيله قال الله جل في علاه من اتخذ إله هووى أفأنت تكون عليه وكيل فصاحب الهوى هذا الهوى وإن كان جهلا لا يعذر به صاحبه أيضا من ذلك الجهل الذي يخالب به صاحبه الكتاب صريح الكتاب أو صريح السنة أو الإجماع تقول له قال الله ويعرض قال الرسول ويعرض إن شيخي أعلم بذلك إن إمام مذهبي أعلم بالسنة منكم هذا هذا لا يعض بجاهل بته هذا مثل ذلك لا يعض بجاهل من خالف الكتاب صريح الكتاب من خالف صريح السنه من خالف الاجماع مثل ذلك لا يعض بجاهل ليش لا يعض بجاهل لان الحق انه اتبع حق انه بذلك قد اتبع هوا فهو يخالف الكتاب والسنه إذا خالف هوا لذلك الحديث الذي فيه بعض الضعف انسه قد قال به قال والمتن صححه العلماء حسان العلماء ما قيل عن النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به القسم الثاني الجهل الذي يصلح عذرا الجهل الذي يصلح عذرا هو الجهل المانع من الاجتهاد رجل ليس له عقل يعقل ما قال الله ورسوله لا يستطيع أن يبحث عن مراد الله ومراد الرسول يجهد ذلك لم, لم تبلغه الحجة لم يبلغه الدليل فهذا جهل يعذر به صاحب هذا جهل يعذر به صاحب لم تبلغه الحجة لم يبلغه الدليل طيب أو أنه لا يمتلك الآلة التي التي ت... يعني تجعله يفهم مراد الله ومراد رسول الله سن. هذا يعذر به صاحب أو الجهل النابع عن اختلاف الأدلة وهو لا يستطيع أن يرجح فهذا أيضا جهل يعذر به صاحب لو ضربنا مثلا قريبا كإيش إلا هل أخذنا مثلا أول أمس في, في أيام ثلاثة في سنع داود الفطر بإيش الفطر إما بالكحل أو قل الفطر بالحجام فطر بالحجام هو خلافه الآن فرجل يجهل لا يستطيع أن يفصل بين المسائل وأن يرى الراجح من المرزوح أو يعلم مراد النبس في مساءة أفضل حاجم والمحجوم هذا جهل يعظر به صاحب وبهذا نكون ختمنا المقدمات المهمة جدا لعارض الجهل وهنا نأتي إلى أصل المسألة ألا وهي هل الجهل عذر او الجهل مانع ليه المكلف يمنع من كفره إن وقع في الكفر إن وقع في قول الكفر أو فعل الكفر أو اعتقاد الكفر بجهل هل الجهل مانع هل يعظر بالجهل في أصول الدين قلنا بأن المسألة قد قال فيها بعض العلماء بأنها مسألة خلافية وهذا قال ابن حزم وأكد عليه في الفصل وقال بأنه سلم نعم أتى بكل الدين لكن أتى بكليات الدين فيها كليات مجملة يعني ما أتى بكل الجزئيات التي جزئيات تفصل فيها فيها قال الله في هناك جزئيات قال فيها الله للفعلاء لعلمه الذين يستنبطونهم ولذلك قال هل لا سألوا حين جاهلوا إن مشفاء العيس السؤال قول الله للعلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن هذه المسائل التي جاءت عنه النبي الصلاه تنثبت انه لما جاء جاء بكليات الدين اليوم اتممت لكم دينكم اليوم اتممت عليكم نعيمات انعمات كليات الدين فهناك جزئيات لم لم ياتي التصريح عليها ولكنها جاءت ايش ضمنا يخرجها العلماء المستنبطون يخرجونها العلماء فلما تفاوتت العقول والافهام هنا جاء الايه الاختلاف هنا جاء الاختلاف واختلاف في مسائل كثيرة وهذا المسائل التي جاء الاختلاف فيها في الفروع كانت بسبب هذه المسائل اما في التأصيلات جاءت التأصيلات كلها إيش مجملة متفق عليها والخلاف كان في مسائل المناطات التحقيق التطبيق يعني اختلافهم ليس في التأصيل بل اختلافهم في التطبيق السلف لم يختلفوا مسائل العقيدة تأصيلا لكن اختلفوا ايش؟ في التطبيق ولا حتى مساله العذر جهل لو نظرت هترد حتى امه الدعوه حفظ... حفظ الله من ما كان حي منهم ورحم الله من مات منهم ورضي الله عن كل من عمل لدين الله رسوله ترام يقولون بهذا يقولون به بالعذر ولو ناشئ ببدعه ب... وياخذون الكلام تمام يقولون لو ناشئ ببدعه ببدعه بعيده المبلغه الحجه فهذا ايه معذور اهو عذره يعذرونه بالجهل فالمساله على انطباق هذا ما هو الجهل الذي يعذر به وانتباق الوصف على الشخص فصار الاختلاف لو قلنا على الاختلاف فيجون اختلاف ايش في تطبيق اختلاف في التطبيق والله تعالى اعلى وعلم وهذا نسرده ونفصله بعد, بعد سلط العصر حتى نبيني الادلة التي عند العمال نستدلونا بها مع تفصيل كل دليل فان بقي وقت ننوه على كلام المذهب الاخر ثم نبدأ في الترجيح الحمد لله وكفى وسلاما على العبادين الذين اصطفى على السيام النبي المجتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه المسألة العزيزة المسألة المهمة جدا هل الجهل عذر يعذر به صاحبه من واقع في الشركيات أو الكفريات عن جهل وعن عدم علم هل الجهل عارض من العوارض فلا فيعذر به المرء أم لا؟ قال بعضهم كما قلنا أنه خلاف ومذهب الجمهور هو العذر بالجهل مذهب جمهور العلماء والفقهاء هو العذر بالجهل وبعض العلماء قالوا بعدم العذر وإن كان التحقيق في المسألة أن المسألة كما قلنا دائرة على تحقيق المناط على التطبيق لا التأصيل ففي التأصيل الجميع يقولون بالعذر ويعلمون بأنه أحب إلى الله لذلك من غيره ولكن المسألة في أصول الدين بالذات يقولون ان مساله لابد لها من تحقيق المناصب يعني هذا هذا اختلاف في التط في التطبيق لا في التفصيل بينا الجهل وانواع الجهل وقبل ان نبدا في الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن الجهل على ان الجهل عذر يعذر المر اولا لابد ان نثبت نصا جاء عن الرسول ونثبت ايضا نظرا بان العذر احب الى الله عز الو عذر احب الى الله من الله على ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وعشتم وامنتم وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من اعجب الاقوال التي لابد ان نتكلم بها قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس احد احب الى العذر من الله الا الذي عليه وليس احد احب الى الله وليس احد احب اليه العذر من الله الا الذي عليه فالعذر احب ما يكون لله لله في علا هناك أيضا هذا الكلام قد أجلهه شيخ الإسلام في الفتاوى وبين ذلك بأن الجهل عذر يعظر به المكلف وقبله طبعا أئمة السلف كالشفعي والثوري والنخائي وغير هؤلاء الذين تكلموا بمسائل العذر بالجهل فإن الإمام الشفعي قال وبين بأن من جهل صفة من صفات الله جل في علا يعني, جهل ب... يعني جهلا منه فإنه يعظر بذلك والإمام السوري أيضا في الرد على المرجعة قال ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفريض متعمدا, متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر من غير جهل ولا عذر فهو كفر فجعل الجهل أيضا عذرا والشفائية أيضا وشفائية من هو في العلم يدعى الجهل عامة قبل أن نتكلم عن كلام الأئمة عندنا الأدلة لأن مصرح المسألة في الأدلة مما يأتاكم الرسول فخذوه ومناكم عنه فانتهو فهذه الأدلة التي سطرت في كتاب ربنا جل في أولاه وأيضا في سنة الله سلم منها أدلة كثيرة جدبة منها أولا قول الله على رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الله أنه الأن لا يكون على الناس حجة بعد الرسل يعني الحجة تنقطع بوجود الرسل ووظيفة الرسل البلاغ عند الآخرين يقولون بالبلاغ فقط ووظيفة الرسل البلاغ والبيان ووظيفة الرسل البلاغ والبيان منذرين مبشرين ومنذرين فيها البشارة والنذار تكون هذا بالبلاغ والبيان نعم رسل المبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله بعد الرسل لا تنقطع الحجة بوجود الرسل والرسل, والرسل لهم وظيفتان وظيفة بلاغ ووظيف وظيفة بيان والعقول متفاوت. العقول متفاوت فالحق أن إلغاء مسألة الفهم في هذا الباب أمر غير مقبول في هذا الباب قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه وقال الله جل في علام قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من نزل إليهم قبلها قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليكم رب إنما على رسولنا البلاغ فإذا المسألة دائرة على البلاغ والتبيه وهنا تنقطع الحجة عن البشر ليس لهم حجة الله لا يفعلها كما قال الله في سورة طه قالوا لولا وقالوا ولو أهل... لو أن أهلتناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا لا أرسلت علينا رسولا فنتبع عياتك من قبل أن نذل ونقصد فهم يقولون لو لا أرسلت رسولا فقالت الحج بالرسل قال الله جلالك وعلاه من اهتدى فإنما يهتد لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وزرة وزر أخرى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول هذا الأصل وما كنا السدلال هنا في الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهنا الله رعلا يعني نفى العقوبة عن الناس إن لم يبعث رسولا ثم رتب العقوبة بعد بعث الرسول ولذلك قال الله رعلا انذركم به ومن بلغ وقال النبي يسول الذي والذي, والذي, والذي نفسي بيده لا, لا يسمع بي من هذه الأمة يهودين والنصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فهنا ابن تامية يستدل أيضا بهذه الحديث بهذه الآية في قول الله وما كنا معادمين حتى نبعث رسولا على العذر بالجهل لأنه إن لم يأتيهم رسول فهم على جهل فإن أتاهم الرسول علموا فإذا علم انقطعت الحج وإن جاهلوا فالحجة فالحجة معهم لذلك رتب الله العقوبة بعد ان انقطاع الحج رتب الله العقوبة عليهم بعد إرسال بعد إرسال الرسل ومن الأدلة من الكتاب أيضا هذا دليل أيضا من الكتاب الأدلة من الكتاب دليل واضح جدا قول الله دل فعلا لعيسى قول الله دل نقلا عن الحواريين وهذا استدل به ابن حزب للحواريين لعيسى عن عندما قالوا قالوا قال, قال, قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم من قالوا هل يستطيع ربك جهل بقدره الله ومعلوم بالاتفاق والاجماع الجهل بصفة من صفات الله جل جلاله يكفر بها المرء الجهل بصفه من صفات الله جل جلاله يكفر بها المرض او قل الجحود بسوى صفات الله جل جلاله يكفر بها المرء فهو الجهل بالصفة، لابد أن نأمان بكل الصفات الله جاء بعلها weil آمن الآس بالله، بالذات الله جاء بعلها الإمام بصفات الله جاء بعلها فهم الآن يقولون هل يستطيع ربك إذا شكوا في قدرة الله جاء بعلها والصفة ثابتة الله جاء بعلها ومع ذلك لم يكفرهم الله جاء بعلها ولم يكفرهم إيسى عليه السلام ليش؟ لأنهم جهلوا هذه الصفة لذلك قالت الله إن كنتم ثم, ثم بعد ذلك جاءت الآيات قال عيسى بن الله ربنا, ربنا أنزل علينا مائدة بالجسم بأخنا إذا نعلم الله على كل شيء قدير فعيسى دعا ربه جل في علاء. الغرض المقصود لما قالوا هل يستطيع ربك أو الآن سفر من صفات الله جل في علاء جاهلوها وطبعا عدم يعلم سفر من صفات الله جل في علاء كفر فلما جاهلوها عذرهم الله جل بجهلهم عن هذه الصفر من ذلك ايضا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها مروه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرف رجل على نفسه اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بانيه فقال إذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في, في الريح في البحر ثم قال ان قدر الله علي لا يعذبني ان قدر الله علي لا يعذبني هنا رجل يعني قد أنعم الله عليه بن عائم في الأرض فساد هذا الرجل فعل أشياء يعلم أنه يستحق العذاب بها فقال لأولادي إن أنا مت فاسحقوني جعله كالذر هكذا كالرامات فاسحقون فاحرقوني ثم اسحقوني ثم دروني في الريح في البحر لأن قدر الله عليه إذن معنى ذلك أنه شك في قدرة الله جل في أولا على جمعي وهذا كفر يبقى الأولون لما قالوا هل يستطيع ربك شكوا في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء ولم يكفرهم الله على لجهلين حتى تنضبط الصورة قلنا شكوا في قدرة الله في الله على إنزال المائدة وعذرهم ربهم بجهلهم وعذرهم عيسى بجهلين هذا الرجل شك في قدرة الله على تجميعه قال زروني في الريح ثم زروني في البحر لأن قدر الله علي لا يعذبن يبقى أنه قال فقد فطت منه عندما أفعل ذلك فهو شك في قدرة الله على تجميعه وهذا كفر الشك في, من الله. الشك في قدرة الله لا كفر فجمعه الله جل في علاء ثم قال له ما حملك على هذا قال ما خافتك حملني على ما خافتك فغفر الله له فأدخله الجنة فغفر الله له فأدخل الجنة هنا جهل صفة أو قل شك في صفة من صفات الله والشك في صفة من صفات الله كفر باتفاق ما في كلام في هذا شك في صفة من صفات الله كفر باتفاق ولذلك هو فعل ما فعل وقال أسحقوني فذروني في اليم في الريح في اليم فلما جمعه الله جلاله رأى نفسه مثلا بين يدي الله الجبار فقال ما حملك على ذلك قال مخافته فانظر بأنه لما خاف ربه جلال غفر الله له ما وقع فيه طب هو وقع في شرك وقع في كفر شك في صفة من صفات الله قلنا لأنه قد جهل فإن الله قد عذر هذا دلاله واضح جدا لأن الله أدخله الجنة وهو شاك حال تكونه شاكا في قدرة الله على تجميعه ولما جمعه الله جلال وقال ما حملك قال ما خافتك قال ادخل الجنة فغفر له إذن عذره هنا بالجهل إذن عذره الله جل في هنا بالجهل وهذا الرجل ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه لو تفرق وكان في البحر فأعاده الله جل في علاه. بل وكان أيضا شاكا في المعات شاك في البعث شاك في القطرة وشاك في إيش في البعث وهذا كفر وهذا ركض من أركان الإيمان أن تؤمن بالله يبقى يبقى إذن تؤمن بالله بذاته المقدسة واسمه الحسن وصفاته الأولى وأن تؤمن أيضا بقدر الله وبقدرة الله على البعث والنشور لما مسلم من قبل جبريل على الإيمان ذكر أركان الإيمان وذكر من البعث البعث والنشور أن تؤمن بالبعث والنشور في بعض الروايات فهذه دلالة وضحة جدا على أن الأوضر بالجهل ثابت والله دعال قد عضر هذا الرجل بجهله طبعا الذين لا يقبلون بذلك سنبين ردودهم على هذه الأدلة الادله يعني ان شاء الله حتى تكون فاصلة في النزاع ناخذ الأدلة والردود عليها والادله ورد عليها ونفصل بعد ذلك في النزاع فهذا الدليل هم يرون بان يعني بان الايه لان الحديث لان قدر الله عليه يعني لان ضيق الله عليه لان ضيق الله عليه طبعا بس على ذلك بخراط ايش يونس عليه السلام وظلنا لن نقدر عليه فنادى فظل نقدر يعني إيش يعني نضيق عليه وكانت قراءة لعائشة وكانت قراءة لعائشة الغارض المقصود هم يقولون في هذا الباب بأنه تضييق وليس الشك في قدره هذا كلام باطل هذا الكلام كلام باطل لا يصاحب هام الحوالي وصاحب الرجح بأنه إيش بأنه يعلم أن أن أن أن أنه تضييق او يعلم العلماء أنه شك في خدرة الله اللي اللي لذلك قال اسحقوني فذروني فحسب بذلك أنه فات وأنه لا بعث ولا نشور وأصلا ابن تامية أيضا أتى بهذه الشبه وبين بأن أصل كلمة قادرة من التضييق ليس لها أصل في اللغة وصراحة ابن تامية في اللغة بحر لا ساحل فيقول بأن قادر يعني ضيق ليس لها اصل في اللغه بأن تقول بان معنى لان قدر الله عليه يعني ضيق عليها لا تحتملها اللغه لا تحتملها اللغه وابن حزم طبعا في الفصل والنحل شنع تشنيعا عظيما على من قال قال بان لان قدر يعني ان ضيق الله عليها وقال هذا تحريف وطبعا تتعلمون سيف سيف بن حازم بطر لسنا يعني بصدد نقل كلامي لكننا بنقول على أن الأصل في قول الرجل لان قدر الله علي لا يعذبني لئن قدر على تجميعي وبعثي لا يعذبني فهو شك في البعث وشك في قدرة الله ذلك في أولا على, على أيضا تجميعي فهذا عذر بالجهل ظاهر جدا في هذا الدليل من هذه الأدلة قادرة, على قادرة هذه لا, لا أصلها في اللغة بمعنى ضيق فين بتاع يونس على السياق لا يمكن أن تقول بأن عيسى عليه السلام يقول بأن يشك بأن الله يعني يقدر على عليه أو من القدر لا ويش فيها قدر من القدر هنا ايش فيها يعني ها هات الايه هات الايه الاولى لا لا لا لا هذه يقول سوس سياخ الايه سياخ الايه و, و, و, و مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك هنا فظنن لن نقدر عليه فنادى في الذنوات لا اله الا إني كنت من الظالمين السياق جعل ذلك الفهم يعني السياق هو الذي جعلنا نفهم هذا الباء ولا يمكن أن يقال بأن يونس عليه السلام يقول قادر عليه يعني ايش يعني لن يقدر عليه بحال من والسياق هو الذي حملنا على ذلك لكن في التقصيل لا نعم نشوف بيقولوا في اللغة معناها ولا بيكون السياق دوت يكون معناها كده لا لا هو ابن تيميه انكر ان في اللغة ان هي تكون بمعنى التضييق لكن الحق أن هي لها تشكيل معين في مسألة الكسر مسألة قدر علي kissr و أيضا في مسألة السياق لكن او من يقول لا أصدرها في اللغة مطالد في الرد قال لا أصدرها في اللغة يعني قدر علي ضيق عليها لا أصدرها في اللغة هذا قول من تنيا يعني تنيا يرى بذلك و أنا قلت و بحر في اللغة لو بذلك لكن من قال بأن السياق يعني السياق يبين معناها يقول تحتمل في اللغة لكن ابن يرفض هذا أصالة يقول قول للرجل لأن قادر عليها فتقولون بأن قادر عليها يعني ضيق عليها وما طبعا احتج, احتج بقرأة عيش عشان ما احتج باللغة ابن لما نقل ذلك احتج بقرأة عيش رضي الله عنها وارضها فهم يقولون بأنها تحتمل في لغة قادر عليها يعني ضيق, ضيق عليها فابن ثم قال لا في اللغة ليس قادر هذه ليست بمعنى ضيق وممكن ما فيش هنا المعجم الوسيقى عمما لو قلنا حسب ان لها في اللغه فالكلام السياق ياباه تماما لان قال فسحقوني ثم ضروني قال لان قدر الله عليا لا يعذبني لان ضيق عليا لا يعذبني السياق ياباه بحال من الاحوال شاهد لا يعذبني السياق ياباه بحال من الاحوال لا يمكن أن يقبلوا السياق بحال من الاحوال وايضا في سوره يونس في قصه يونس السياق لا يمكن أن يقبل هذا بحال من الاحوال يونس عليه يقول ا ودنوه ذهب مغاضبا ففظنا اننا نقدر عليه ظن ان نظر على يعني لا ففظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فظنا نقدر عليه هنا ممكن يقال انه شك في قدرة الله عليه نبي من الانبياء يشك في قدرة الله عليه ابدا السياق يابدا فت السياق محكم في هذا الباب السياق محكم في هذا الباب نعم. باللغه قدر نعم. نعم يبقى اذا اه عامه يرى انها ليس لها اصل في اللغه يرى ذلك يرى انها ليس لها اصل في اللغه ولكن الذين يقولون بأن السياق محكم في هذا ويكون السياق يعطيها معنى يبقى لابد ان تحتملها اللغه ما اركس انا للأخ سااخل الاخ ايش الفرق بين قدره وقادره ما الفرق بينه ها؟ إيش الفرق بينهما في اللغة إيش الفرق المؤثر في اللغة الحق انا كما قلنا ابن تميع يرى بأن, بأن قادرة بمعنى ضيق ليس له أصل في اللغة وقال بذلك شغل لسامة تميع لما رد على من قالوا بأن قادرة هنا بمعنى ضيق أراد أن يلغي لهم هذا التأويل ليش؟ لأنه لو التويل لا تحتملوا اللغة يبدأت تلعب نحن قلنا أن التأويل قد يقبل يقبل التويل بأمرين الأمر الاول أن يكون له إيه؟ مسائق في اللغة والأمر الثاني أن هناك قرينة حاملة على ذلك هم فقدوا القرينة فقدوها يعني فقد القرينة مفخوضة القرينة غير موجودة لأن السياق يأبى كل ده السياق يأبى أن يقال بأن قادر هنا يعني طريق لكن الكلام على احتمال اللغة فابنتمية قال إذن من الطرفين ليس لكم أي وجه الطرفين ليس لكم أي وجه وكما قلت الـ الـ الـ الإمام ابن حزم في, في الحديث هذا بالذات طال وشنع تشنيعا عظيما في من قال بأن قادر بمعنى, بمعنى ضيق وفي النهاية لنا أن نقول السياق محكم السياق محكم والسياق في الحديث والسياق في الآية فيها إباء شديد جدا بأن قادر هنا بمعنى إيش بمعنى ضيق أن قادر هنا بمعنى ضيق وإلا فرجل عادة في الأرض في الساعدة يقول لأن لأ ضيق الله عليه لا يعذبني هذا أمر لا يمكن أن يقبله السياق السياق ولذلك لا يحمله على أن يحرق نفسه ثم ذلك يقول ذروني في البحر لا يمكن أن يكون هذا بمعنى أنه يضيق عليه وهو قد جعل نفسه رمادا وقال انثروني في البحر لئن قادر علي لا يعذبني يعني لئين جمعا وهو بهذا يفر من الله دل فعله عمتا الحديث الثاني أو الأصل الثاني أو الدليل الثاني في هذا الباب من أدلة العذر الجاه حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قال اسحقوني ثم دروني ثم ألقوني في البحر قال ان قادر الله عليه لا يعذبني أيضا من الأدلة التي يستدل بها على العذر الجاه ما حدث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها <تصفيق> طبعا أتينا بعض الردود هذه إن شاء الله نتوسع في الردود أيضا في الكلام على الوجهة الثانية عن عائشة رضي الله عنها وأرضها لما كان النبي في بيتها ليلا. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فذهبت خلفه لابست السواد وذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت لن سلم فالتفتت فإيه؟ فأسرعت فأسرع خلفان ونسلم حتى دخل لن سلم ويعلو صدرها ويغفر فقال لن مالك يا عائش حش يا وفي الحديث الطويل بأن النبي سلم قال لها حش يا قالت لها شيء فقال النبي صلى الله يخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله وهذا الشاهد الذي ساتئ من الاهميه المكان قالت يا رسول الله بأبي انت وامي فاخبرته قال فانت سوده رايت رايت امامي انت السواد الذي رايته أمامي قلت نعم فلهدني في صدري في و, و, و, و إلى آخر الحديث فقال اضننت ان يحيف الله عليكي ورسوله ورسوله ففي بعض الروايات قالت او كلما نخفي في صدورنا او كلما نخفي في صدورنا يعلمه الله يعني إن, إن كنا نخفي شيئا في صدورنا الله يعلمه وهذه تمسك بها جدا العلماء على أن عائشة رضي الله عنها وأرضها جهلت بأن الله جل فعلا يعلم السر وإيش المتنطعون قالوا هذا سؤدب تقولون جهلت يعني تقولون عليها جاهلة فيعني هذه يعني تنطع كما سنمين نعم جاهلة عائشة جاهلة ولذلك قالت كل ما يكتم الناس يعلمه الله كل ما يخفي الناس يعلمه الله كل ما يكتم الناس يعلمه الله فهنا طبعا الاردود البريدة التي حصلت كما سأت تفصيلها انها قالت هي تقول ايش مقرة هي تقول مقرة أكل ما يكتم الناس يعلموا الله إذا يعلموا الله هي تقول ذلك إقرار وهي تقول ذلك متعلمة أصالت وهل إن السلام يحتاج إلى أحد كلامه فقالت أكل ما يكتم الناس يعلمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبين لها ذلك فهي قد جاهلت هذه المسألة وليس سمت شيئا نقول إيش أن نقول جاهلت الله رعلا قال ذلك على من على الأخيار والأبرار ايش قال الله جل وعلا فوجدك ضالا فهادا يعني لا تعلم ها ان بك ان تكون من إني إني أعذك ان ان اني تكون من في الايه في سوره نوح في سوره هود اني اعوذك ان تكون من الجاهلين لا خذ الاكثر من ذلك اما تقول وهم النبي صلى نعم اصام الوهم النبي صلى الله في الصحيحين يقول صلى اللهم وسلم فركع فلما قال سمع الله لمن حمده اطال حتى قلنا وهل النبي وسلم ذهل وهن نسي وهذا نعم ففهمنا سليمان وكل اتينا حكما وعلم الغرض المقصود بانه ليس ثمت عجب ان تقول بجهله جهلت عائشه صدق من الله نعم جهلت عائشه صدق من الله واعلمها نبينا صلى فعذرها نبينا صلى فعذرها نبينا صلى فقالوا أنت الآن تسيء الظن بعائشة ربيت في بين يدين وسلم تجهل أشياء أمور في التوحيد خلنا نعم منها جاهل من بقى المبتسمون تخلوا عادين مع جاهل يبتسمون ماشا وحش شعب أنت وحش حلاوة أو وحش أيه بالزبط سيف يا ولدي والله ممتاز نعم ممتاز هو لك الباب بصراحه فاشكره على ذلك عمر بن الخطاب ده هي مساله بالترحيد. صحيح ولا لا عمر بن الخطاب اقسم بابي فقام المسلم وقال لا تحلفوا بأبائكم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت وذلك قال مثلا من حلف بغير الله فقد كفر أو أو أشر أليس في أصول التوحيدة الآن القسم بغير الله شرك وقد وقع فيه عمر الخطاب وهو من هو في الصحابة فنقول عائشة جهلت صفة من صفات الله جل وقالت او كل ما يكتب الناس يعلمه الله جل في علاء فلذلك عل يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبين لها بأن الله جل فعلاء يعلم السر وأخفر وعوذ رب جاهلها وجاهلت صفة من صفات الله جل فعلاء وهذه هي عائشة رضي الله عنها وأرضها أيضا من, من ذلك استدل بعض العلماء وهذا أيضا استدلال ابن تيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابه رضوان الله عليهم انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون بانه هل نرى ربنا يوم القيامه فقد جاهلوا هذه المساله فقد جاهلوا مساله وهي من اصول الدين مساله رؤيه الله هي من اصول الدين وجاه وجاهلها الصحابه قالوا هل نرى ربنا يوم القيامه فقال الإنسان هل تضرون في القمر إليه البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضرون في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك فهذا الدليل يشير به أيضا شيخ رسالة المتهمية على أن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت, وانتفت الموانع ومن الموانع الجهل فقد جهلوا في رؤيه الله جل في علاه وقد قال ابن سميه وهادي الفتاوى والتصريحات قال وكما كان الصحابه يشكون في اشياء مثل رؤيه الله جل في علاه وغير ذلك حتى يساله عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني شك في صفة الله في صفة ثابتة يوم القيامة ورؤية الله جل في علاها ومع ذلك نسلم قد نعم ترون ربكم كما قال نسلم جنتان من ذهب أن يأتوهما وما فيهما وجنتان من فضة أن يأتوهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ونظير ذلك طول أبي رزين رضي الله عنه أرضاه أو يضحك ربنا ويشك هل هذا نعم يضحك, يضحك ربنا فقال او يضحك ربنا فقال لهم السلام نعم يضحك ربكم فآمن بها آمن وقال اذا وترجم في اختها وقال اذا لن نعد من رب يضحك خيرا اذا لن نعد رب خيرا يضحك فهذه دلالة ايضا على ان الصحابة قد شكوا في بعض الصفات او جاهدوا بعض الصفات فعذروا بهذا الجهل والعذر هنا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم واجابهم بأنهم يرونه ربهم جل في أولا يوم القيامة كما يرون القمر وكما يرون الشمس أيضا من الأدلة على ذلك حديث ظاهر جدا وحديث ذات أنواط ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ومر معه أصحابه وأصحابه كانوا الذين كانوا معه وسلم قال الراوي قال كنا حديث, كنا حديث عهد بكفر فمررنا على أقوام ينيطون وعلقون أسلحتهم على شجر يتبركون بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قف عند هذا يمكن لنا أن نقول أن مسألة محتملة ويمكن يقول على الكلام على الشرك أصغر والشرك أكبر لكن فاصل النزاع فيها هو إيش؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا ذات أنوات نتبرك بها كما يتبركون به وهذا التبرك لابد له أن يجر, إيه؟ يجر اعتقادا لابد أن يجر اعتقادا فقال لله الله أكبر قلتم مثل ما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها هذا حديث غصة صراحة. هذا حديث لا سترون له سبيلا بحال من الأحوال غير أنهم قالوا إيش أنه لم يكفرهم كيف وقد قال لهم لم لم لا هم لم يفعلوا فلذلك مكفروا كيف نعم ولم يكفروا لانه ايه عذرهم بالجاه قالوا لا هم تقول عذرهم يعني هم لم يفعلوا حتى تقول ايش عذرهم طب ماشي نمشي معكم فيها هم لم أرادوا أرادوا. القاتل النار فقالوا يا الله القاتل قد علمنا فليم المقتول قال كان فكان حريصا على وقع. يعني اراده الا كان أراده الآن صحيح ولا لا حبسه بقى ما حبسه عن الفعل فهنا قالوا اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات فقال المسلم الله أكبر قلتم مثلما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها فهذا دلال على أنه كفر أكبر ومع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إيش الحديث وصف ضخير لأنهم حديث عهد الكفر لأنهم حديث عهد الكفر من الأدلة أيضا تستذل بها على هذا الباب قو فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه سافر إلى بلاد فارس ثم لما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم والله جعله يقول فاسجدوا لله وعبدوه وطهر بيته للطائفين العكفين والركاء السجود فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأقامه وسلم وقال لا تفعل لو كنت أميراً أحداً أن يزجد لأحد لأمرت الزوجة أن تزجد لزوجها وكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل إلهي لله لتدخل الإسلام صحيح؟ لا عذره بجهل عذره بذلك بجهل طبعا سأنا بينا الردوط على ذلك إن شاء الله تفصيلها لكنهم إيش يقولون يشغبون على هذا دليل بيش يقولون هذا ليس سجود إليه العبادة هو التحية والتعظيم كما كان كما كان في يوسف والمسألة الاحتمال فيها وارد المسألة الاحتمال فيها وارد لكن الأصل أنه لما سل وعلم الصلاة علموا أن السجود لإيش لسأل الله للتعظيم لسيما وأنه قد نهى أن ينحن الرجل للرجل نهى أن ينحن الرجل للرجل في سنة ابداود بسلام صحيح أن النبي... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه فهل ينحني له قال لا فهل يقبل قال لا فهل يعانق قال لا فهل يسلم عليه قال نعم لكن الغرض المقصود أنه ينحني قال لا قال لا لأن الإنحناء في هيئة تعظيم الركوع أو هيئة ركوع فيها تعظيم الله فلا تكون إلا الله للا في حتى لو قلنا سجود سجود تعظيم العظمة لا تكون إلا, إلا لله ما أهلكم لا ترجو الله وقاره إذن عندنا أدلة وهذه أدلة كثيرة ما هو أنه قد وقع فعلا وقع بعض الصحابة وجاءت الأدلة لأنه قد وقع بعضهم في الكفريات في الشركيات وعذرهم من سلم بمسألة الجهل عذرهم من في ذلك بجهلهم والأدلة على ذلك الكثيرة كما قلنا كما في الكتاب أن الحوارين قالوا لعيسى هل يستطيع شكوا في إيش شك في قدرة الله دل في والشك في قدرة الله كفر الشك في قدرة الله كفر باتفاق ومع ذلك عذرهم الله دل في علاء بل أنزل عليهم المائدة من السماء وأيضا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث, حتى نبعث رسولا والرسول ليقيم الحجة ليقطع الجهل يعني ليعلموا فإذن لابد من العلم حتى نقول بأنه, بأنه لا يعظر بجهله الدليل الثالث في ذلك هو حديث الرجل من بني إسرائيل الذي عاد في الأرض فسادا بعدما أنعم الله عليه النعمة الكثيرة فقال اسحقوني فضلوني فألقوني في اليم وهذه السياق يدل على أنه أراد الفرار من البعث حسب أنه لو فعل ذلك لا يستطيع الله للفعلاء أن شك في البعث وشك في قدره الله على على تجميع شك في البعث وهو كفر من وحد والدلاله المشك في البعث كفر ان النبي صلى جعلها ركنا من اركان الايمان والبعث والنشور والدلاله من الكتاب ممتاز زعم الذين كفر الله يبعث هذا وجه الشاهدين وجه الدلاله ممتاز وهو سمهم بالكفر والاخر الذي اللي انت مش وحش لنت ليلتك عن معنى تبقى جميلة في الوحشية اللي انت فيها ها ها بقى ربي الله طيب انا ممكن تقول بقى في الذي ضرب الله ايه ضرب مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رمين او شك فكفره ذلك ايضا الله لا الله لفعلات في صاحب القريتين قال وَلَا إِنْ رُّدِتُّ شَكَ وَشَكِبْ يَشُكُّ وَلَا إِنْ رُّدِتُّ يعني إذا حدث هذا وَلَا إِنْ رُّدِتُّ لَا, أ... لا أَدْيْذَنَّ أدي خيرا منها منقلبة وإذا خلاله قالوا ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وهذا أيضا فيها دلالة وقال نعم وبالتأكيد ونحن المستيقنين فهذا تاكيد على أن الشك كفر فشك في قدره الله وشك في البعث والنشور ومع ذلك عذر رب جل وعلا في علاه بالجهل والدلاله على الجهل انه وقر في قلبي مخافه مخافه الله انهم ما يكفر بالله وقر في قلبه مخافه الله جل وعلا لذلك لا يصح ولذلك اللي ما بشفع بيقول بذلك انا من جهل صفه من صفات الله جل يعني لا يدخل بذلك من اجل جهله يعذر بجهله في هذا الباب ومن ذلك أيضا كما قلنا عائشه رضي الله عنها جهلت أو في بصفة أن الله جعله يعلم ما يكنه المرء في صدره وأيضا شك في رؤية الله جل فعلا من قبل الصحابة الذين سألوا في رؤية الله وأيضا سألوا عن ضحك الله جل فعلا أيضا من ذلك ذات أنوات او دليل ذات أنوات وسجود سعد رضي الله عنه والله هذه جملة من الأدلة التي استذل بها من قال بالعذر بالجهل وتكفي هذه الأدلة الكثيرة التي فيها العذر بالجهة. أما الذين لم يقولوا بذلك أذلتهم إن شاء الله نطلع عليها أسبوع القادم مع أننا سنصد الباب بأنهم يقولون شبهات المخالف يردون عليها ويحسوونها شبهات فهذا ان شاء الله نفصله بإذن الله الأسبوع القادم حتى لا تبخر. ما درس في هذا حتى تفصل بين العذر الجهل الذي يعضر به والجهة الذي يعضر به وأيضا الأدلة التي يستدل بها على العذر بالجهة وصراحة لو قلت أزيد دليلا روح الشريعة توافق على ذلك أصول الشريعة وروح الشريعة هي توافق على ذلك إذ الأصل الرحمة الأصل أناشم الله العبادة بالرحمه وهذا باب من ابواب الرحمة التي يرحم الله بها عباده رفع عن مت الخطا والنسيان رفع عن مت الخطا والنسيان اهو الان رفع عن مت الخطا والنسيان والجهل اخو والجهل اخو الانسان قالوا الجهل في الفروع نعم لكن الجهل في الاصول لا لان لانهم قد جبلوا على ايه على معرفه الله ادم الذي من الذي يقولونه جبلوا على معرفه الله الذي فعلا جبلوا على معرفه توحيد الله رفلا فواضر في أصول التوحيد كيف نرد عليهم هي حديث مضلو لا لا نرد عليهم برد آخر أخوة من دارك آه. أنا عارف. أعرف أعرف فأرد عليهم بقى الآن رد عليهم بالدليل لو لها كده خلاص بقت سهلة الحديث واضح جدا قال انسلم خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ايش هذا رد عليهم في هذا الباب اجاتهم فاجتالتهم اذا الان هم غييبوا عما عمه كان على ما تقولون منه حج فالان لابد من التذكير والتبين فميثاق الفطره قد يكون حجه حج قد يكون حجه كيف يكون حجه إذا ذكرت به الرسل يعني تقول بأنهم لو أشعقوا في ربوبية يكفرون بذلك ها؟ سارد. أيضا سألد عليك هو قول النبي سلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء طيب إن شاء الله السعر قادم نأتي بأدلة القوم بعد ذلك الحاضر والمبيح أقول قولي هذا أستغفر الله لك ورزاكم الله أنه خير بالسلام